ولكن تكون نور بانين بما كنتم تعد للمونا للكتاب وبما كنتم تدرسون الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدي وافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نحص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا في شرح شرح بغية المبتدي بغية المبتدي علم أو اسم على المتن ووضعت عليه شرحا هو شرح بغيد المبتدي وأنا أقرأ هذا الشرح وأشرحه بحيث لا تحتاج إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى شيء زائد حول هذا الشرح ولهذا فشرح هذا يعتبر رافعا لشرح القديم الذي كان على نفس المتن الشرح القديم الذي كان على المتن في ستة مجالس تقريبا ومنشور على اليوتيوب هذا الشرح إن شاء الله تعالى حينما يتم يكون رافعا له إن شاء الله يعني مغنيا عنه قلنا علوم البلاغة تنقسم إلى علم المعاني وعلم البيان أو علوم المعاني وعلوم باعتبار تعدد المسائل علوم المعاني وعلوم البيان البديع يعتبر ملحقا يعني لم يعنى به القدماء وإنما كان يأتي في ثنايا المعاني والصور يعني هل محتويات علم البديع لم تكن موجودة عند القدماء كانت موجودة ولكن لم تقصد بذاتها وإنما كانت تأتي تبعا بالمعاني يعني مثلا حينما يقول امرأ القيس مكرم مثرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيلو من علي هذا فيه الجنس والطباق مكرم مثرن مقبل مدبر معا هذا بيت معب ولكنه غير مقصود بذاته لا يسك قول تمام مثلا خان الصفاء أخ خان الزمان له, له أخا عنه فلم يتخون جسمه الكمد خان خان يتخون هذه مقصودة مقصودة جدا حينما ترى هذه مثلا حي هذا التقسيم حينما يقول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العذائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم هذه حسبة هذه منطق حسبة لم يكن مقدسك مكرر مثر لكن سترى مكرر مثر ستراها تابعة للمعنى المعنى أصلا هكذا هو صور لك شكل الفرص وحركة الفرس وكذا مكرر مثر مقبل مدبر معا كجلمود فخر حطه السيل من علي فلذلك علوم البلاغة على الحقيقة وعند القدماء هي علم المعاني وعلم البيان بعد ذلك البديع تابع ولذلك تجدون أكثر ما في الأمثلة أو الشواهد والشواهد هي الأمثلة في البلاغة أكثر ما في الأمثلة في باب البديع من شهر أبي تمام والمتنبي وأبي نواس وهلاء المتأخرين لماذا القدماء لم يعنوا كثيرا بهذا الباب لم يعنوا أصلا تقريبا وإنما كان يأتي تأتي المحسنات الصوتية والمعنوية عندهم تابعة للمعنى نعم علم المعاني قلنا هو العلم الذي يصحح به الكلام الذي يطابق به مقتضى الحال ويأتي على ثمانية أبواب بالاستقراء على الوجه الذي بيناه من قبل وأول باب هو باب الإسناد وقلنا لماذا الإسناد مقدم على المسند والمسند إليه لأن الإسناد يقع قبل اتصاف الشيء بأنه بالم... مسند أو مسند إليه فإلا أن البعض يقول كان ينبغي أن يقدم الأجزاء على الكل ونقول لا هي أصلا لم تصر أجزاء بهذا الشكل بهذه الصفة إلا بعد وقوع الفعل الا بعد عملية اسناد وعملية الاسناد نتطرق فيها الى بحثين توكيد الاسناد وعدم توكيده والاسناد الحقيقي والاسناد المجازي وهذا ما نشره فيه اليوم المتن والاسناد اما حقيقي باسناد الفعل ونحوه الى ما هو عند المتكلم الى ما هو عند المتكلم الى ما هو عند المتكلم واما مجازي باسناده الى غير ما هو له وتلزم فيه القرينة لأنه مجاز في النهاية وهذا يقال فيه الحقيقة العقلية والمجاز العقلي لماذا؟ لأنه يقع في العقل سنعرف الآن الشرح المبحث الثاني في باب الإسناد الإسناد تستحضر دائماً استحضر خارطة العلوم دائماً خارطة العلم فيه خارطة تكون حاضرة عندك تستطيع مهما مهما توسعت أن ترجع كل شيء إلى مكانه احفظ او افهم خارطة علم النحو الجيدة من الأجرومية بعد ذلك اقرأ في شرح الأنسية للشاطبية اقرأ في شرح رضي الدين على الكافية كل فرع يمكنك أن ترده إلى أصله طالما سهمت الخارطة ولذلك قضية الخارطة الذهنية وكذا انا أراها جيدة في الحقيقة خارطة الذهنية التي تحصل لك ليست التي تتكلف التفريع لا التفريع ليس غرضا لذات ودائما لتكن مائلا إلى عدم التقسيم إلا لعلة يعني لا ترجع هذا ينقسم إلى كذا إلا إذا ترتب على هذا التقسيم فائدة فهمتم؟ إذا ترتب عليها انت حينما قالوا الشعر ينقسم إلى إسلامي وجاهلي هنا لابد أن تطبق فائدة أو أن تثمر فائدة عن هذا التقسيم فائدة أدبية أو استشهادية لو قال النحويون الشعر إسلامي وجاهلي من باب الحصر فقط لكن كثير منهم على نجاح الحجة كثير منهم يقول الشعر القديم ويرودون الإسلامي والجاهلي لماذا؟ هما سيان في الاستدلاش الجاهلي إلى عصر نهاية عصر بني أمية إلى النصف الأول من القرن الثاني إلى إبراهيم بن هارمة واضح؟ هذا الشعر القديم فلو قلت شعر جاهلي ومخضرم وإسلامي وأن تدرس في الأدب فلا بد أن أن ترى ثمرة تترتب على هذا التقسيم لماذا قال مخضرا هنا نبحث في نصوص النقاد نجد مثلا الأصماعية يقول, يقول حساد بن ثابت رضي الله عنه كان شعره في الإقلام قوي يقول الشعر بابه الشر أكذا يقول الشعر نكد بابه الشر كله كذلك ألا ترى أن حساد بن ثابت قد لان شعره في الإسلام وضعف لماذا؟ لأنه دخل في باب الخير بعد ذلك شرح ما هو باب الخير هنا بعضهم يعلقه بالنية يعني نية الخير ونية الدنيا تكون أقوى وبعضهم قال لأن اللسان يلجم عن الفحش وكذا وكذا لا يطلق العنان لمشاعره لينطلق فيها ويتكلم وكذا المهم أنه يقول يقرر أنه قد لان في الإسلام إذن احتاج إلى أن يضع شعرا أن يقول هناك مرحلة مرحلة المخضرمين الذين لهم شعر قبل وشعر بعد وشعر تأثر بالإسلام بعد إذن هناك تأثير فني وابتناء فني لذلك نرى أبا زاد القراشي في جمهارة أشعار العرب نراه يقول ماذا نراه يأتي في ضمن الأقسام السبعة الأقسام السبعة يقول المشوبات وتفسر بأنها التي شابها اسلام وقف أو شاب أصحابها اسلام وقف لماذا المشوبات لأن القصيدة تكون موضع بحث في تغير طبيعتها الفنية أو المعنوية قبل الإسلام بعد الإسلام, بعد الإسلام أبو ذأيب الهدلي بنات سعاد كعب بن زهير قالها بعد الإسلام البعض يقول هذه القصيدة إسلامية شيخ فاوز يقول إسلامية كذا تحمس يعني لاست إسلامية مولان جاهلية صرصة في طبيعتها جاهلية هو أنشدها قبل أن يسلم وقبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة جاهلية الشيخ فاوز يقول إسلامية باعتبار أنها مدحة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فتستحق أن تنال شرف أن تكون إسلامية في الفني كونها إسلامية ليس شرفا توصيف تاريخي بحت إسلامية في الفني في عيار الفني ليس شرفا ليس شرفا إسلامية قيلت هنا بدليل الأخطل النصراني يقول قصائد في الخمر وفيه جاء الأنصار لحساب بني أمية قصاد إسلامية اسمها إسلامية. إسلامية نعم في الحين نرى مثلا المتلمس الضبعي له قصيدة في الجاهلية قال أبو عمر بن العلاء كانوا يتوضؤون لها قبل الإنشاء من شدة ما فيها من كرم الخلق والمعاني الحاسنة قالوا هذه التي يتوضأ لها كانوا يتوضؤون لها قبل أن ينشدوها واضح وهي جاهلية قالها جاهلون ماذا جاهلية متى وسنيا العبرة بالعيار الفني نفسه نعم المبحث الثاني في باب الإسناد الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي يقول المسلم أنبط الله لنا الزرعة والشجر فهو يطابق الواقع والإعتقاد ويقول الملحد الطبيعة أنبتت لنا الزرعة والشجر فهو لا يطابق الواقع ولكن يطابق الاعتقاد ويقول الصادق شخص صادق محمد جاءني بالأمس وهو يعتقد أن محمدا جاءه فعلا فهو يطابق الاعتقاد ويقول الكاذب محمد جاءني بالأمس وهو لم يجئ وإنما يريد الكذب فهو يطابق الاعتقاد ويقول فهو لا يطابق الاعتقاد نعم فالاسناد في كل ما سبق هو اسناد حقيقي لماذا لأننا أسندنا الفعل إلى فاعله الحقيقي لوحظوا قلنا إسناد عقلي حقيقة عقلية وحقيقة مجازية لماذا؟ لأن المرجع فيه إلى العقل يعني عقل المتكلم همتم هذا؟ لا إلى وضع اللغة كما في المجاز والحقيقة في باب البيان ليس إلى وضع اللغة بل ماذا أردت أنت وأنت تتكلم هذا هو فهو حقيقة عقلية وحقيقة مجازية هل ترتبط بالواقع؟ ترتبط بنية الكذب؟ أو لا, لا. لا ترتبط بشيء من هذا فالإسناد في كل ما سبق هو إسناد حقيقي لأننا أسندنا الفعل إلى فاعله الحقيقي سواء وافق الواقع, الواقع أو لم يوافقه كما في المثالين الأولين فإن الملحدة يريد أن ينسب إمبات الزرع والشجر إلى الطبيعة على الحقيقة أي أنها هي الفاعل للإمبات من حيث اللغة وسواء كان المتكلم صادقا أو كاذبا فإنه لما قال الكاذب محمد جاءني بالأمس ما الذي وقع في عقله؟ محمد جاء في عرف الكلام وعرف الناس وعرف العقل هل محمد يصح أن يقع منه الفعل يقع منه الفعل واضح فإنه لما قال الكاذب محمد جاءني بالأمس ولم يكن قد جاءه فإنه لا يضر في إثناد فعل المجيء إلى محمد من حيث اللغة كم في حيث اللغة عندي هنا يعني من حيث استعمال اللغوي النابت عن الاستعمال العقلي عن حركة المعنى في العقل هو أنت ستكذبني لأجل أنه لم يجئ وليس لأن المجيء لا يقع من محمد كما تدرس القصيده القصيده في الغزل العذري عاليه جدا فقد صدرت تاييد كثير عزه البعض قال كثير عزه كان يكذب ما كان صادقا في حبه يعني كان يرد منها اشياء اخرى وكذا وكذا لكن هو لم يكن صادقا صادق الصبابه كما لم يقل صادق الصبابه كما قال ابن سلام وانما كان كان يتقول يعني هكذا لكن القصيدة من حيث كونها غزلية عذرية صادقة صادقة على نوعية الغزل عذري وهذا ما لم تهمه الكثيرون حينما يقارنون بينه وبين مجنون ليلى يخلطون قضية الصدق بقضية الصدق الفني القصيدة صحيحة من جهة أنها في الغزل كون صاحبها لم يصدق المهم الذي وقع في عقله يصح هذا هو كذلك جاءني محمد بالأمس وهو لم يجي انظروا جاءني محمد بالأمس وهو لم يجي هذا مجال إسناد الحقيقي المجازي حقيقي صح الملحد الطبيعة أنبتت هذا الطبيعة والصدفة هي التي خلقتني الطبيعة خلقتني هو صادق هو يسلد الفعل إليها يسلد الفعل إليها فعلا واضح؟ هو يسد فعلا الفعل إليها واضح فهو في هذا يعتقد هذا وعلى الأقل عقلا بما يجري في العقل يصح أن يقع هذا يصح أن تتخيل الصدف الكواكب انفجرت وكذا وصدف صدف صدف وخلقت وكذا هذا يسنده الحقيقي هو يسده حقيقة فعلا طيب واللفظ الصادق في القرآن في عيشة راضية هذا الصادق لكن هل العيشة راضية؟ قلت لا معناك قلت هناك صح هو فح حقيقي في إثناد حقيقي في أن الطبيعة خلقت وكذا وكذا لكن قلت هنا العيشة ليست هي الراضية إنما هي عيشة مرضية واضح؟ نعم سيأتي ومنه نعلم أنه لا يعنينا في الإثناد الحقيقي مطابقة الكلام للواقع ولا يعنينا اعتقاد المتكلم وإنما الذي يعنينا هو الأمر اللغوي يعني العقلي حينما أقول اللغوي أنا ضللت فترة كبيرة أقول اللغوي وأقصد ما يصح في اللغة دون إنكار وهنا المقصود العقلي يعني ليبكركوا أن تكتبوا فوق اللغوية العقلي حتى لا يختلف نعم. وإنما الذي يعنينا هو الأمر اللغوي بأن يكون الفعل أو ما في معناه مسندا إلى الفاعل في اللغة لأن الأصل هو نسبة الفعل إلى الفاعل الذي له أحكامه الإعرابية بصفته فاعلا ونقول هذا إسناد حقيقي لأننا أسندنا الفعل أنت في في الإعراب في النحو ماذا تقول؟ عيشة راضية على الكوفيين تعريبها فاعلا وعلى البصير تعريبها مبتدأ في معنى الفاعل عيشة راضية هي يعني هي ترضى واضح؟ نعم لأننا أسندنا الفعل أو ما في معناه إلى فاعله الحقيقي يعني سواء وافق الواقع أو لم يوافق وافق الاعتقاد أو لم يوافق بل يراد أنه وقع منه على الحقيقة وفقط هذا هو بالكذب واقعا كان او غير واقع معتقدا كان او غير معتقد المهم أن العقل أسنده خلاص أنت تعتقد أن ال. ان الأرض هي التي او الطبيعة هي التي خلقت الإنسان على الحقيقة كذا نعم أعتقد هذا هكذا الملحد يقول يعني أعتقد هذا هذا خلاف الوقت لكن هو أسنده حقيقي لكن حينما يقول المسلم, المسلم يقول الربيع أنبت البقل حقيقة مجازل لأننا نعلم أن المسلم يعتقد أن الذي أنبت البقل هو الله سبحانه وتعالى او. العوامل المباشرة الأسباب المباشرة ليس الربيع الربيع فقط ظرف زمني لو يوجد شيء اسمه الربيع لو يوجد اسمه الشتاء يوجد مطر ورعد وكذا يعني لو أننا الآن في الصيف فوقع البرد الشديد ونزل الثلج هتقول إذا في الشتاء اسم رمضان لو جاء في الشتاء هو رمضان من الرمضة واسمه رمضان لأنه اسم على زمن فترة زمنية نعم فالزمن نفسه لا يفعل شيئا واضح؟ المهم أنت تتكلم كاذبا أو صادقا معتقدا أو غير معتقدا المهم أنك تتلد الفعل إلى الفاعل الذي تريد أن تبين أنه حقيقي لكن في عرف الكلام والعقل تطلق شيئا ونحن نفهم منه أنه ليس هو هذا إسناد مجازي ليس هو تهمتم هذا؟ نعم فإذا قرانا قوله تعالى فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الوالدان شيبا فاننا نلاحظ انه قد وقع اسناد الفعل الى اليوم على أن اليوم هو الذي يجعل الوالدان شيبا على ان اليوم هو الذي يجعل الوالدان لكن الواقع هو أن اليوم ظرف لحدوث هذا الفعل وليس هو الفاعل وانما الذي يجعل الوالدان شيبا هو الأهوال والاحداث التي تقع في هذا اليوم فوقع الأسناد هنا إلى الظرف لا إلى الفاعل وإذا قرأنا قوله تعالى فهو في عيشة راضية وإذا قرأنا قوله تعالى فهو في عيشة راضية فإننا نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى عيشة فالعيشة الراضية أي العيشة التي وقع منها الرضاء العيشة الراضية العيشة التي وقع منها الرضاء نعم لكن الواقع هو أن العيشة مفعول به نعم. لأن الأصل أن تقول رضي المرء عيشته فهي مرضية لا راضية فالفاعل هو المرء والمفعول هو العيشة كذلك نقول تذكرون قولة من يحضر مع الشعر إذا الليل أضواني بسط يد الهوى إذا الليل أضواني ما نوع الإسناد؟ الليل نحفني مجازي هل هو يعتقد أن الليل نحفه حقيقة لا وإنما الأهوال ألا يحتمل من حيث كونه متكلم أن يكون كاذبا ألا يحتمل أن يكون المتكلم سمينا ليس نحيفا من حيث كونه نحن علمنا صدقة بفراث صدقة بفراث ليس من من عدة وقائع ليس من مجرد النص لا لا من عدة أحداث موثوق فيها منقول وهكذا صح؟ لكن فلنفترض أن الشاعر هذا معلوم أنه كاذب وقال إذا الليل أشرح الآن هذه الصور وهو يقول إذا الليل أضواني أضواني يعني نحفني وهزلني وكان سمينا وإذا الليل أضواني يقول هكذا وهو ليس فقط صادق او كاذب هو لا يعتقد هل يكذب يعني ماذا قلنا قلنا صدق والكذب وماذا الاعتقاد وعدمه و... وماذا ومطابقه كان سمينا وما كان صادقا في كلامه هل هذا يعارض كونه اسنادا مجازيا هو اسناد مجازي نعم ازرع بك الدهر هل الدهر ازر ازر اسند الفعل الى الدهر أسند الفعل إلى الدهر هل الدهر فعل هذا؟ لن يفعل هذا نعم كذلك نقول بنى الأمير المدينة فإننا نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى الأمير على أن الأمير هو الذي بنى المدينة لكن الواقع هو أن الأمير سبب في بناء المدينة لأنه يأمر البنائين بالبناء إلا أنه يبني المدينة بنفسه لا أنه يبني المدينة بنفسه كنتم هذا؟ نعم فإسنادنا في كل ما سبق هو إسناد مجازي لأننا أسندنا الفعل إلى غير فاعله فأسندناه مرة إلى الظرف ومرة إلى المفعول به ومرة إلى السبب واضح؟ وهذه الأمور التي تم إسناد الفعل إليها إضافة إلى الفاعل تسمى ملابسات الفعل أي ما يلابسه الفعل فالفعل يلابس الفاعل لوقوعه منه ويلابس الظرف لوقوعه فيه واضح؟ حتى اسمها المثاعل المأخذ من الفعل مفعول به مفعول فيه مفعول لأجله واضح؟ نعم ويلابس الظرف لوقوعه فيه ويلابس المفعول به لوقوعه عليه ويلابس السبب لوقوعه به مفعول لأجله وهناك ملابسات أخرى للفعل تقف عليها في مراتب في مراتب تالية من تقدمك في الدراسة وإنما يكفيك هذا البيان لتتصور الباب هذا كتاب مبني على الاختصار والتوضيح جدا جدا جدا هذا هو هذا مبدأ هذا الكتاب دائما قواعد ال... نحن أغلب قواعد البلاغة وعلم المعاني نحن نستعملها في حياتنا اليومية ولكن ما المشكلة تأتي إلى التقعيد إلى فهم النظرية والمفهوم تتعطن و... يعني تنساب عليك المصطلحات وتفزع منها وكذا أنا أرى أن المصطلحات خادمة للمعنى والمصطلحات إذا لم إذا لم يكن وراءها من المعنى ما يساوي صعوبتها فهي شؤمن ولست شيئا جيدا يعني إذا تتقاعد بالمصطلحات وأن تشرح لتبين أنها كالمنطق المقدمات والنتائج وأول وألف وقاء كل بات وكل سابق وتأتي وتحفظ أشياء كثيرة أنت يمكنك أن تفهمها من طريق أقرب نعم لابد أن تدرس المصطلح وأن تدرس مصطلح القوم وتفهم كيف سهموا وكذا وإساغوغي وكذا تفهم إساغوغي هذا يرونه نفرا لكنه أيضا ليس سهلا تماما يعني ليس كالسلم لكن في النهاية لابد أن تفهم أنك تفكر هكذا وهذا الذي جعل البعض يقول هذا لا ينتفع به الذكي أو لا ينتفع به الغبي ولا يحتاج إليه الذكي لأنها أشياء موجودة أنت تدرس هذه العلوم لكن إذا كنت قطعت منها شوطا أو تمارس منها قدرا فلابد أن تفهم أنك تمارسه حتى لا تتخيل أن الذي عندك ليس هو الذي في هذا العلم كالذين يدرسون علم التجويد مثلا ويدرس أن العين مخرجها أن العين مخرجها الحلق فأقول عاه ع... ع... هي تخرج أصلاً من الحلق عندك يعني ليس الشرط أن تكون متلبساً بالخطأ هم يضعون مخرج الحروف بعضها تخرجه خطأاً وبعضها تخرجه مخرجاً صحيحاً من مخرج صحيح فأنت تنظر مثلاً عند الشافعية يضبطون قضية الاتكاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من شافعين هنا؟ نعم فترى مثلا يقول بحيث لو كان هناك قطن من ضغط فترى بعضهم يصلي ويضغط جبهته كأنه يضغط القطن لا لا هو القضية كأنك هي أنت بكل حال تضغط لكن هببا هناك من يصلي ويعلق نفسه بلمسة يعني حاجباه وبعض جبهاته يلمس لكن ليس هناك ضغط المسألة وضعت لهذا لكن ها؟ مثلا مع وجود اتكاء جميعنا, جميعنا هناك ثقل ووز يعني لو وضع ميزان الكتروني تحت الجبهة هناك وزن لست محتاجا إلى ضغط لماذا فكر هكذا ظن أن كل مثلا لو أن العلم جاءت مسألة ظن أن كل مسألة لابد أن يطبقها وأنه لا يطبقها لا أنت تتعلمها لتنظر ما الذي لم تطبقه هذا هو فلا تشكك في فهمك في كل شيء أنت تخرجوا الحاء من مخرجها الصحيح والعين من مخرجها الصحيح. ما المشكلة في الحروف هذه الأقرب في الحلق القاف المثلون يهمسون القاف حتى القراء الكبار قا قا قا قا هذا همس ليس من حروف تحثه شخص سكت ليس كالكاف طب لماذا لماذا تهمس الكاف لأن مخرجها ضعيف تعتمد على منطقة في السم لابد أن يتسرب منها الهواء ليس كذلك طيب وأنت تقرب القاف من الكاف فتقول كا, كا،, كا. هذه المشكلة عندك هذا يجب عند المصريين القاف والطا تهم ثاني ما أن ترجع بمخرج القاف إلى الداخل قليل قا،, قا قا عند المنطقة التي تثار عند التقاي قا،, قا قا وتقول طا طا, طا. وليس طا طا هذا تتعلمه لكن عاء عاء لا تقول توقيت عاء الله عاء عاء كذا ويظل يدخلها ويخرجها لا هي صحيحة واضح نعم فكذلك علوم البلاغة سهلة جدا وسأحاول أن أمثل بأمثلة عامية بقدر ما أستطيع من الشارع لأن قواعد البلاغة تصدق على حتى غير العربية مطلقة وطبعا العامية غير عربية نعم طبعا هذا مجاز والمجاز حتى يفهم أنه مجاز يحتاج إلى ماذا؟ قرين وإلا كان لغوة لا يصلح كان ملبسا. ملبسا إذا قلت رأيت أسدا على المنبر إذا قلت رأيت أسدا فقط ولم تقل على المنبر وأنت تريد رجل شجاعا هذا كلام مفاسد لا يصلح ربما رأيت أسدا فعلا يسهل أن ترى أسدا لكن رأيت أسدا على المنبر على المنبر قرينة لفظية على أن المرادة ليس أسدا حقيقيا طيب لو أن بلادنا ليس فيها أسد مطلقا وقلت رأيت أسدا فقط وردت رجلا شجاعا يصلح يصلح لقرينة الحاج لقرينة الحاج بلادنا ليس فيها أسد نفترض أن البلاد ليس فيها أسد لكن الأسد مشهور عندنا بالقوة والشجاعة وكذا وكذا مشروع عندنا بالقوة والشجاعة وكذا فقلت رأيت أسداً. قلت رأيت أسدا ومعلوم أن مصر مثلا أو بلادنا ليس فيها أسد واحد فقرينة الحال تدل على أنك رأيت رجلا شبيها بالشجاع كشجاعة الأسد فهذه قرينة حال هذا يأتي حسب السياق لكن لابد من وجود قرينة فإذا كان الإسناد المجازي مجازا فلابد من القرينة حتى لا يفهم أنه حقيقي حينما قال إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى ما الدليل على أن الليل ليس هو الذي أضواه؟ ما القرينة؟ الطبيعة الليل كيف الليل يضوي يعني؟ كيف؟ واضح؟ نعم واعلم لا بد من وجود القرينة التي تصرف هذا الإثناد المجازي عن أن يكون حقيقيا أي بد من شيء يدلنا على أن ما أسند إليه الفعل ليس هو الفاعل الحقيقي في المثال الأول دلتنا القرينة على مجازية الإسناد لأن اليوم هو زمن والزمن لا يتصور وقوع الفعل منه لا يتصور وقوع الفعل منه لعدم تحققه في الخارج وإنما هو معيار حدث تقاس به سائر الأحداث هذه الساعة تبقها بحدث تقاس به الأحداث ليس أكثر وفي المثال الثاني الذي هو بن الأمير المدينة طبعا اليوم هنا هو فكيف تستقون ان كفرتم يوما يجعل الولدانا شيباء المثال الثاني بنى الأمير المدينة وفي المثال الثاني كذلك لا يصح عقلا وقوع الرضا نعم لا لا لا ليس هناك مثالان آخران نعم وفي المثال الثاني كذلك لا يصح عقلا وقوع الرضا من العيشة وإنما يقع الرضا ممن يعيشها وكذلك في المثال الثالث يمتنع عادة أن يبني الأمير المدينة بيده وإنما يمتنع عادة وليس عاكب لكن نتصور عقلا أن يظل يبني يبني يبني يبني نعم. لكن عادة يمتنع عادة أن يبني الأمير المدينة بيده وإنما الأمير يأمر من تحته بالبناء والقرينة فيما سبقت تسمى قرينة معنوية واضح؟ لأننا أخذناها من المعنى قرينة معنوية أخذ بنا الأمير المدينة هذه قرينة معنوية أخذناها من ماذا؟ من المعنى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة أخذناها من المعنى يعني لم ينص عليها ليس من اللفظ صابح متى تكون من اللفظ اسمع وفي بعض الحالات يمكننا أن نقص على القرينة من نفس الكلام وتسمى قرينة لفظية طبعا حينما أقول وتسمى قرينة أو قرينة تسمى قرينة على الحكاية تسمى قرينة على الإعراب سياق الإعرابي أنها مفعول ثاني أوضح. وتسمى قرينة لفظية لأننا نأخذها من اللفظ كقولنا شيبني الحزن ولكن الله يفعل ما يشاء فالقرينة, فالقرينة هنا هي أن المتكلم أثند الفعل في نفس الكلام إلى الله تعالى مع كونه أثنده إلى الحزن شيبني الحزن ولكن الله يفعل ما يشاء ما الذي فعل الحزن أم الله حقيقة ومجازا جمع بينهما نعم. هذا الباب دقيق جدا على خلاف ما يظنه البعض أنت لا يغر أنك تستعمله كثيرا المشكلة بعد ذلك في التطبيق الداخلي للكلام متى تسنده متى إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى ربما تسند الفعل إلى شيء لا يناسبه وأبو تمام يعني يتكلف في ذلك كثيرا حتى أخذ عليه أنه أصلا لا يعرفون إذن كيف وقع الفعل من هذا يعني يبالغ في التشخيص في تشخيص المعنويات التي لا يقع منها الأفعاد وعلى مذهب أبي تمام كثير من الأدباء العصريين انا لا أحب هذا الطريق أبدا حتى الروائيين العصريين لا أستطيع أن أقرأ لهم اميل الى الجاهليين جدا لان حقيقي اشياء حقيقيا اذا اتوا باستعاره او اتى باسناد مجازي او كذا ياتي ياتي لطيفا خفيفا لكن التكلف في هذا هو الذي يعقد المعاني هناك قصيده وضعتها بالأمس على صفحتي مدح في النبي صلى الله عليه وسلم شاعر عماني صح عماني أه؟ آه ما اسمه لا اذكر ولا اذكر القصيدة. آه الملة حاجة الملة آه هو في الحقيقة شعريته قوية وشعوره قوي وشعوره صادقا فعلا لكن القصيدة عبارة عن, عن خليط من المجازات والاستعارات التي تعيشك في عالم آخر تمام وهكذا كثير من القصاد الصوفية تبعد بها عن الواقع أخونا الدكتور حاتم الوحيد الذي وجدته على, على نفس الخط معي في هذا دكتور حاتم الأنصار لأنه أيضا يشتغل بالجاهليين يقول المدائح التي مدحها القدماء الإسلاميون ومدحها الجاهليون للنبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل عندي وأجود وأعلى من مدائح الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون لماذا؟ الجاهليون يعاملون محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل بين أظهرهم رجل دولة ونبي ويملك إهدار الدم والقتل وكذا وهكذا كان كعب بن زهير رضي الله عنه مرتعبا حينما ذهب إلى المدينة وتلسم ويخاف واضح وأثنى عليه ووقع ما يشبه الكذب في القصيدة لم أفعل ولم أفعل. هل طريقة المعتذر المعتذر لابد أن يقول لم أفعل يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمك ظلما لأنت لا أخطعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دمك فهو يقول لا تصد لا تأخذ بني بأخوال الوشاة و... لا ليس وشاة ولو أخذ هذا الكلام على حقيقته لم يكن لائقا بحق النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذ بقى بأقوال وهو متصل بالوحي لكن هكذا جرى العرف الأدبي انظر تقدير العرب حتى النبي صلى الله عليه وسلم العرف الأدبي الشعري معناه لم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم انظر إلى التقدير هو اعتذر ووقع ما ظاهره الكذب فلا تظهر ووقع ما ظاهره الكذب لكن مقبول فيه ولذلك واجهت مشكلة كبيرة في اعتذارية النابغة الزودياني وأنا أحاول أن أعلم هل الذي اعتذر عنه النابغة يعني فعله ألم يفعله هل نظر فعلا إلى زوجته سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد وهل فعلا وقع بها كما وش به بعضهم أو لا أنا أخذت صدق النابغة وأنه لم يفعل ليس من القصيدة لأنه المعتذر لابد أن ينفي لا بد حتى إذا كان الآخر يعلم أنك وقعت لكن أن تعطيه الفرصة ليصفح عنك لا أن يعلم أنك فعلت لا اقسم وعمله أنا لم أسعى تعطيه الفرصة هو يريد أن, يريد أن يسامحك فأعطيه الفرصة لذلك فأنا لم أخذها من نفيه الفعل فلل عمر الذي مسحت كعبته وما, وما هريق على الأنصاب من جسدي ما قلت من سيء مما أتيت به إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي لا ليس من هذا قد يكون فعل ويقول هذا الكلام لأن قاب ابن الزهير رضي الله عنه فعل وقال مثل هذا الكلام لكن أخذته من سياقات أخرى ومن شعير الرجل النفس ومن علاقته بالرجل ومن الشيء الذي يعتذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قابل اعتذار كعب لأنه عن كفر وعن إساءة للجنب النبوي وكذا وهذا يقبل فيه التوب لكن النعمال ابن المنبر كيف يسامح في حق عرضه مع صديق لا فأنا أخذت هذه القرينة أخرى على صدق النابغة ليست من النص فأنتم هذا؟ نعم فأنت في النهاية لا تحتاج إلى شيء من الحق مدائح الجاهلين للنبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلاميين الذين شعرهم يعتبر جاهليا نوعا مدائحهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدائح واقعية رجل يعيش بين أظهرهم الصوفية يتحدثون عن شيء السحاب ونور وأشياء جميلة وروائح بخور وكذا وكذا أنت غبت عن الإنسانية أصلا غبت عن الواقعية غبت عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدا لك صار هناك حجابا من, من الآخرة يعني من العالم الآخر من الميتافيزيقة خلاص لا هو بشر يا إخوة وحينما اتهمت عائشة رضي الله عنه في عرضها غضب واعتزلها وكذا هو غيور رجل رجل وكذا ويغضب وكذا وكذا وفي بحق البعض يعني سكت عنه ليقوم أحدكم فيضربوه واضح ألا قام أحدكم وضرب عنقه سكت لكن أنت لما لم تفعله قبلت وسمحت لم يقوم أحدكم ليضرب عنقه ألا أشرت لنا يا رسال لم يكن للنبي أن يكون له خائنة الأعيوة لكن أنت فهمها أنت قم يضرب عنقه فهمت؟ لا حياة كاملة الهالات هذه تعيشك في عالم آخر والتقديس الحقيقي التقديس الحقيقي يكون بملابسة الواقع كلما اتربت من الواقع لابسة التقديس الحقيقي أما الهالات والصور والخيالات كله يستطيع أن يصنعها همتم هذا؟ فالمبالغة في هذه الأشياء تفسد الشعر ولهذا هذا باب دقيق جدا أن يستعمل استعمالا دقيقا الإثناد المجازي والاستعارات وهذه الأشياء باب المسند إليه إذن انتهينا من الكلام على بحتي الباب الأول من أبواب علم المعاني توكيده وعدم توكيده وان يكون حقيقيا او مجازيا فضلي يمكنون مجاز القرآن هذا موقوف على فهمهم للمجاز يعني إذا نحن ناقشناهم فنناقشهم في فهمهم للمجاز حجاتهم الرئيسية أن المجاز يصح أن تنفيه أن تقول إنه كابب لماذا المجاز؟ رأيت أسد على المنبر يصح أن تقول ليس أسد إذن أنت يمكنك أن تقول في لفظ مجازين في القرآن ليس كذلك فكذبت القرآن لا ليس صحيحا لأن الذي يكذب ينقل الحقيقة إلى اللا حقيقة كما هي على أنها حقيقة أما في المجاز اشترقنا القرينة رأيت أسدا على المنبر يعني رأيت رجلاً شجاعاً بشجاعة أسد عامي أنا لا أحترم أن نقاش في قضية ناكل المجال في القرآن حتى قال ابن كبير كابن تيمية أو كذا لا, لا ليس كل ما, ما قاله كبير يكون كبيرا هناك اتجاهات ومذاهب وأهواء وكذا ومن أقوال الكبار تلقى بعض المسائل لا تناقش وهناك مسائل كبرت, بي كبرت بي بتناول الكبار له وهي في, حق في أصلها صغيرة أصلاً. إنكار المجاز في القرآن وحقيقة المجاز وأنه يوجد ما يتجوز به عن المعنى المعجمي اللغوي إلى معنى آخر تفرضه ل... يعني مثلا هل تنتهي المجازات؟ يعني ألا يمكننا الآن أن نستعمل مجازا عصريا؟ ما الذي جعلنا نستعمله؟ وجود معنى يتسرب من الحقيقة إلى المجاز فأنا استعملته والناس تعلم أنه ليس كذلك هل الرواية, الرواية كذب؟ اه الروايه لأنه يقول كذا وهناك بعض من يعني يستغرب اذا راد ان يقول انك يقول يروى كذبا بيضحك على النكته يعني يروى كذبا معروف انها نكته اول ما تبدا في صياغه مره واحد كذا كذا صح يروى كذبا كذا واضح ليس كذلك انا لا لا احترم يعني نفي المجاز ومن يقول بنفي المجاز سينتهي إلى خلاف أراه لفظيا لأنه لن ينكر حقيقة الانتقال يعني الانتقال من معنى إلى معنى لن ينكره حينما يقول رأيت أسدا على المنبر لن ينكر أن لفظ الأسد ليس هو البعض قلنا الأسد هذا الآن في وقت الاستعمال علم على الشجاعة ليس صحيحا لو كان علما على الشجاعة لكان الأسد مكلمة أسد ألف سين دال أو همزة سين دال. ألف سين دال أو همزة سين دال تقابل معنى الشجاعة لكن الواقع أنك تخيلت أسدا أخذت منه الشجاعة وقعت واسطة لأن هذا كلام البطايمية هذا كلام البطايمية في نفي المجال وكلام البعض من الشيخ الشنقيسي صاحب أضواء البيان في نفي المجال يقول هذه الألفاظ هذا أخذوه على الغالب أنا عهدي بكم هذا السنوات طويلة لا أذكر جيدا يعني. لكن يقول الذي تراه لفظا مجازيا هو في هذا الوقت خقيقة على هذه الصفة في هذا السياق هذا سيقودنا إلى جدليات أخرى تماما وهو هل توجد أصلا إذا معاني المعجمية قضية أخرى تماما لأنك لو قلت هذا فمعناه أن كل لفظ يصح أن يكون معجميا في سياقه وهذه هي المشكلة التي وقعت بين اللغويين والشعراء هناك كذا بالتورع اللغويين والشعراء اللغوي ينظر بعادته الى المعجب الى المعجب الشاعر ينظر الى ما الذي صار اليه المعنى هنا فالشاعر يتكلم وكأنه لا معنى هنا الا هذا … واللغوي يقول لا هناك معنى اصلي ما المشكلة بين الاثنين؟.. اللغوي يريد ان لانه ليس ناقدا من حيث كونه لغويا ليس ناقدا فيريد أن يسحب المعنى المعنى المعجمي على الشعري فيقتل الشعر الشاعر من حيث كونه ليس لغويا هو لا يرى الا هذا المعنى في هذا السياق يقول لك هذا هو معناه هو هكذا اللغوي يحتاج أن يعلم الى ان يعلم ان اللفظ المعجمي يتشكل بأشكال لا نهاية لها في السياقات التي لا نهاية لها مع الاحتفاظ بأصله والشاعر ينبغي أن يعلم أن اللفظ الذي يتشكل معه إلى أشكال لا نهاية لها له في النهاية مادة يرجع إليها في المعجم همتوا عن المشكلة؟ فلا تقول لي أن لفظ الأسد حقيقة على على الشجاعة في هذا الموضع لا أسد في المعجم هو الحيوان المعروف وأنت حينما قلت رأيته أسداً على المنبر حدثت في ذهنك ومضة الأسد ولو كان كما تقول الأسد حقيقة على الشجاعة في هذا ما تخذت صورة الأسد الواقع أن الأسد واسط تهمتم هذا؟ نعم باب الثاني باب المسند إليه لماذا أتى بالمسند إليه اولا هو أول جزء بعد حصول الإسناد هو ما تسند إليه الكلام هو الذي يدور حوله الكلام هو المبتدأ في النحو غالب نعم. المسند إليه هو ما تسند إليه الحكمة فهو ما يدور حوله الحديث وما يقع الاخبار عنه فحين تقول اجتهد محمد في دروسه فإنك تقول قد أسندت الاجتهاد إلى محمد وتحدثت حوله بأنه مجتهد وأخبرت عنه بذلك ومن هنا نعرف أن الأصل في المسند إليه أن يكون مذكوراً لا محدوفا لماذا تعلم الأصل في الأشياء لأن الأصل لا يسأل عن سببه لماذا ذكرت المبتدأ هنا لماذا ذكرت المسند إليه هنا إذا لم تكن هناك غاية أخرى بحيث, بحيث يذكر لأجلها لو كان شأنه الحذف إذن لا تسأل لماذا الأصل أن يذكر محمد هنا محمد هنا زيد هنا لماذا ذكرت زيد؟ لماذا هو المتحدث عنه أصلا لابد أن يثبت قبل أن تتكلم عنه نعم. ومن هنا نعرف لأنه يدور حوله الحديث ومن هنا نعرف أن الأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا لا محذوفا لأنه الذي يدور حوله الحديث ويقع الإخبار عنه وأن الأصل أي وتعلم أن الأصل فيه أن يكون معرفة لا نكره أعلم كيف مهم أن تكون من نحو أن تفهموا البلاغة معرفة أنا معرفة. نعم أن يكون معرفة لأن الحكم على الشيء يكون بعد تصوره وتحديده وأنت النكرة لم تتصورها لم تحددها ولهذا في علم النحو احتاجت النكرة إلى مسوغات لتكون مبتدأا كالاستفهام احتاجت إلى مسوغات لماذا مسوغات؟ لماذا كما يقول في حياتنا مبررات يعني. أسباب علم لأن الأصلة إذا تكلمت عن شيء إن, أن يكون الشيء هذا معلوما عندك صح؟ هل تكذلك؟ لكن أن يكون مجهولا تحتاج إلى مسوّغات وأسباب تعادل هذه المجهولية وترقى به إلى درجة المعرفية ليمكنك أن تتحدث عنه بالمسند يعني بالخبر أن تخبر عنه فهمنا؟ وقد قدموا بحثه في كتب البلاغة على بحث المسند لأنه الطرف الذي يقع الإخبار عنه فهو سادق عليه فلا إخبار دون مخبر عنه ولا وصف دون موصف واعلم أن المقصود بالنظر في باب المسند إليه أربعة مباحث الأول في حذفه وذكره تلاحظون من الآن بل من قبل الآن أن كل ما سيأتي من هذه العنوين في المباحث هو ما نستعمله في شرح أو في تحليل رأيتي أبي فراس حذف وتقديم وتأخير وتعريف وتنكير ها؟ الأول في حذفه وذكره والأصل ماذا؟ ذكر لكن قد يحذف لنكتة كلمة نكتة هنا ليست نكتة عندنا نكتة هنا يعني فائدة اللفظة جادة يعني نعم. الثاني في تعريفه وتنكيره يعني الأصل تعريفه لكن قد ينكر لنكتة ما بك؟ <تصفيق> لا فارقة عادة مبتسمونها أنت هناك شيء فقط ارجو ان نكون انا السبب يعني آه. الثالث في اتباعه والاصل اتباءه ما عدا الاتباع الاتباع باب التوابع في النحو الاصل ان يتبع او لا يتبع الاصل الا يتبع لكن في الشعر قد يكون الاصل في البيت التابع لكن يشارك قانونه اخر تماما نعم الرابع في تقديمه وتأخيره والاصل تقديمه نعم اذا نلاحظ هنا ان هناك دائما اصلا يرجع اليه لتبحث عن النكتة والفائدة في الخروج عنه ما الفرق بالنكتة والفائدة بإضافة المرادف اطفع للمرادف يعني النكتة الفائدة الغرض نعم لتبحث الب... يعني المفسر يعني. نعم أنت تبحث دائما عن السائدة في الخروج فالنكتة سبب خارجي يخرج عن الأصل فأنت تسأل عما خالف الأصل تقوله من نكتة في كذا لكن لا تقول لماذا أبقاه هنا طيب إذا وجدت نكتة تقتضي أن يخرج الكلام عن سياقه وعن الأصل فلم يخرج فأصبحت هناك نكتة لبقائه على الأصل فهمتم؟ وهكذا عقلك ينشطر في هذه المعالم هذه كلها أصول تنتهي في أسبوع لو بيدي أعطيكم هذا في كل يوم وينتهي قطر النبى ينتهي في شهر الأجرومية تنتهي في على في أسبوعين على الأكثر مع البراح مع الوقت الشديد نحن ما زلنا عقودا ندور في المبتدئين لا أين الكلام في ابن الحاجب والكافية وشروحها والمفصل وابن يعيش أين الكلام في هذه الأمور في الشديد ويختم الكلام فيه بالخروج به عن مقتدى الظاهر لن نتكلم في المسند إليه وكما نتكلم في الإثناج هناك على الخروج عن مقتدى الظاهر إلى مقتدى الحال أيضا في الكلام هنا نتكلم عن في المسند إليه الخروج من مقتدى الظاهر إلى مقتدى الحال المتم يُحضف المسند إليه به للعلم به ولغير ذلك انظروا هنا لو رجعتم إلى الأصل سواء الى الترخيط القزليني او الى الجوهر المكنون الاخضاري طرون يحذف المسند اليه للعلم به ولكذا ولكذا فستشعرون رغبة الرغبة في الاستقصاء اولا هذا لا يستقصى ثانيا هذا للمبتدئ يستغنى عنه بالتنسيل فقط باهم الاغراض وهذا عمود قام عليه هذا الكتاب انت تعلم الفكرة فقط هناك غرض يأتي من الخارج بعد ذلك هذه الأغراض التي يحاول المؤلفون أن يستقصوها هذه أن تتقف عليها بالمراض فليذلك أيضا حذفتها لسبب آخر كذلك وهو أن تظن أنها تستقصى هي لا تستقصى لأن حركة المعاني في النفس غير متناهية وهناك أسباب تنشأ عن اندماج شيئين وهناك نقطتان يجتمعان في مكان واحد وهكذا فلا تظن أن للعلم به ولكذا ولكذا الذي يذكر في هذه الكتب أنه هو كل هذا تبحث دائما في هذه لا أنت تشعر بالذوق لذلك وأنا أدرس بعض الكتب هذا الكلام قد لا يعمم على كل أنماط الناس بمناسبة أنا بالنسبة إلي نمطي أنا أفهم الفكر والمسألة ثم كل ما تمص عليه أنا أستخرجه فيمتم هناك أنمط كذلك ويمبغي أن نرتقي بهم إلى هذا لكن دائما عادة المبتدئ ويحتاج إلى كثرة التقسيم والتمثيل والتعديد وكذا بعد ذلك هو حينما يرتقي سيقول كيف احتجت قديما إلى أن يسرد إلي كل ذلك أنا أفهمه تحت قاعدة واحدة فربما يحتاج إلى التقييد ولذلك أنا كنت أحدث الشيخ فوزي في مرة قلت له أنا أريد أن أعرب الجمل قبل أن أعرب الكلمات في الداخل هناك إعراب الجملة وإعراب اللفظة الكلمات انا عادة أتوجه من الخارج إلى الداخل من الكليات فأضع الجملة كلها في موضعها الإعرابي أولا ولا تروقني الطريقة الشائعة تعرب تعرب تعرب ثم تقول وكل الجملة هكذا في موضع نصب لكذا منع من ظهور كذا هذه الطريقة الشائعة فتحدثت إلى الشيخ فوزي هذا الرجل لابد أن يستفاد منه قبل أن يرجع هو رجل مخلص إلى بلاده وتشوق إليها يزر القمر كتفوار هذا الرجل سيرجع و سيرجع يعني اهتابلوا فرصة وجوده في نصر هذا النحوي الكبير فوز الكنات الإفريقي هذا شاب في سني وأشك أنه أصغر أنا احترم أنه لم أسأله عن سنه يعني هو صديق مقرب شخص حسن خلق جدا ومجازا يعبد العلم فعلا ولم أرى مثله في التحصيل النحوي لا عربيا ولا عجميا حقا والله اشهد الله وأنا لا أثني على أحد أصلا هكذا طيب استثناء يا مولانا تفضل استثناء اشهدوا انه استثناء ولن يحدث بعد ذلك نعم على على نعم تجدين الدروس على مضيافه الشيخ العدوي قناه مضيافه الشيخ مصطفى صادق صح اسمي صادق العدوي في هناك دروس في البعوث وكان في مسجد تاكي والآن يلقيها في مسكة فتقة تجانية او شيء كهذا تجانية صح أين توقف قدنا نعم. نعم هذا الرجل لم أجد مثله في تحصيل الكتب النحو في الحقيقة وأنا لا أثني على أحد أصلا لأنني أعلم أننا في مجتمع مزور كاذب لكن هذا الرجل بالفعل رجل حقيقي صاحب علم حقيقي على صغر سنه نعم. هذا الرجل ينام ثلاثة ساعة في اليوم فقط أنا نم أربعة هو ينام ثلاثا في اليوم فقط ومهما هو لا يزيد عن ثلاث ساعة هذا الرجل الشيخ فوزي الكوناثي الافريقي نعم يحب العلم ويحب طلاب العلم جدا ويخلص لهم جدا جدا ولا أحد سينجو من نقدك أو, سينجو من أو, أو سيخلص من نقدك أو من كذا منهجه كذا يطيل في الشروح يفعله كذا هو من حقه أن يستفيد انا أكشف لكم سره هو ماذا يفعل سيشرحه متنان صغيرا ماذا يفعل أنا أخلفه في هذا المنهج طريقا هو له وجهة نظر لكن أنا أقول في النهاية له حق أن يفعل ما يريد فماذا يفعل؟ سيشرح مثلا متن البناء شرحه في 19 مجلسا المجلس في 3 ساعات ماذا فعل الرجل؟ أتى حتى بشروح الشافية كلها وحملها على هذا المتن هو يراجع علمه وهو وهو نعم يذاكر وهو قال هذا في مرة وهو يرى وجهة نظر في ذلك أنا يعني لم أجل منقشة ذلك أنا أخلفه فيه هو يقول ليحضر في مجلسه المبتدئ والمنتهي أرى أن هذا تسويغ للمنهج الذي قرره وانتهى هو لابد أن يراجع كل العلم فهمت لكن كيف يعلم المبتدئ أين يقص ولو كان الأمر كذلك لو وضعنا كتابا كبيرا يأخذ منه المبتدئ قدرا ويأخذ منه المنتهي يكمل لكن المبتدئ كيف يعلم المبتدئ لابد أن تضع له بين دفتين هكذا وأنت هكذا هذا كتاب مبتدئ كان من الممكن أن أتلكم بشروح التلخيص وفيها قدر مبتدئ والباقي للمنتهي لكن كيف يعلم لماذا وضعوا الأجرومية ثم القطر والشذور والألفية وكذا لكن هو حقه أن يراجع هو حقه لذلك حتى من وجد نفسه منتهيا في النحو والعلوم إذا وجده يشرح مثلا صغيرا هكذا الأجرومية يحضر له لأنه سيزيده في العلوم انا كنت احضر له قطرا الندى نعم وهو يظن حضوري له تواضعا يقول هات يعني تحضر تواضعا وكذا والله انه كان تواضع هو اعلم مني في النحو وعنده فوائد كثيرة وأكثر اطلاعا بما لا يقارن في استقصائه بالنحو نعم فكنت استفيد منه كثيرا جدا لانه كان يستحضر المسائل الكثيرة في مجلس واحد في هكذا يجلس ويستحضر المسائل من كتب النحو كلها ويذهب الى فوق الى كتب سيبويه فانا استفيد هذا حضور له لم اكن انا لا لا أحضر لأحد التواضليات عندي وقت للتواضع نعم أنا لا أحضر لدكتور أبي موسى مع إجلالي له وكذا لماذا؟ أنا لا أستفيد من مجالسه مجالسه تربوية كثيرة جدا لكن ما يشرحه من الكتاب أفهمه وانتهى خلاص رجل جليل وعلم جليل لكن أقوله ليس بالأسماء هو اسمه كبير وكذا لكن مجلسه لن أستفيد منه جديدا مجلس شيخ فوزي الذي يجل له الشيخ أبي موسى جدا أستفيد منه لأنه يأتي بمسائل حبما لا أعرفها أو قيود أو كذا أو كذا فهمتم هذا؟ فليس تواضعا ليس عندي مجلة تواضع أو وقت للتواضع أو كذا أستحضر لأبو موسى وأقول أنا أحضر للشيخ أبو موسى كما يفعلون وشيخي, وشيخي أبو موسى لأثبت في التاريخ شيخ أبو موسى لا لشيخي لا أسأل موسى من كتبي, من كتبي. أنا أحضر له تقريبا لكن أجله عالم جليل بلاغي كبير لكن أرى أن مجلسي في مكتبي وكتاب أفيدني من مجلسي الذي الذي أ كنتم هذا؟ الشيخ فوزي يستفيد منه المنتهي والمبتدي فعلا يعني فعلاً لكن هناك نعم ملاحظة على, على أن يضم المبتدي والمنتهي في مجلس واحد له وجهة نظر في هذا ينظر ولكل وجهة هو موليها نعم ورجل صادر عظيم والله فعلا يعني يعني التزموا أنتم من أفارق قبل يشفق عليكم جدا ورفيق جدا بكم يعني يركزوا عليكم نعم يحذف المسند إليه للعلم به ولغير ذلك ويذكر باعتبار الأصل وللاحتياط والإضاحة وغير ذلك شرح المبحث الأول في باب المسند إليه هو وذكره هناك حالات يحذف فيها المسند إليه مع كون الأصل ذكره بشرط أن يكون المقام قابلا لذلك وأن تدل عليه وأن تدل قرينة عليه بحيث يدرك السامع ما هو المسند إليه المحذوث وإلا كان الكلام فاسدا ملبسا أو ملبسا على المبالغة وهذا أمر ضروري لأن المسند إليه هو ما يقع الحكم عليه والإخبار فهي تبقى أن نتكلم في منطق في حركة عقل أنت هناك معنى تسند إليه معنى فلو أن هذا المعنى غير واضح سواء لأنه ليس مذكورا أو لأنه مذكور أو غير واضح أو لأنك حذفته مع عدم دلالة القرنة عليه أو الأحوال عليه أو عدم استفاء شروط حذفه وكذا خلاص فسد الكلام نعم وهذا أمر ضروري لأن المسند إليه هو ما يقع الحكم عليه والإخبار عنه فضروري أن لا يكون معدوما من كل اعتبار فمن المواضع التي يمكن فيها حذف المسند إليه ويتحقق فيها الشرطان العلم به أن يكون المسند إليه معلوما للسامع من خلال القرينة الشرطان الشرط الشرطه؟ الشرط الأول أن يكون المكان قابلا المب... المسند إليه قابلا للحذف يعني لا يلبس الثاني وجود القرينة حتى لا تلتبس المعاني نعم فمن المواضع التي يمكن فيها حذف المسند إليه ويتحقق فيها الشرطان العلم به أي أن يكون المسند إليه معلوما للتامع من خلال القرينة تقول نجار تجيب بهذا الخبر من يسألك ماذا يعمل زيد فتقول نجار وهذا لأن من تجيبه يعلم بقرينة السؤال أنك تقصد أن تقول زيد النجار لأنه سبق وأنسألك عن عمل زيد طيب واضح وهناك موضع طيب لو قلت ماذا يعمل زيد فقال لك زيد النجار ماذا فهمت من زيد النجار معنى جديد لأن الأصل هنا أن يحذف لدلالة الكلام فهمتم هذا صار الأصل أن يحذف فلو قلت زيد النجار حدوم في مرة أوصاني بكدس الصف الأول كلية الشريعة فأوصاني بأخيه أخو هذا كان استنفذ رسولة في كلية أخرى وكذا وهو فمن التي قابل قابلته الأم التي تقبله الفاشلين نعم الشيخ طلع شيخ فاشل ليه؟ لأنه هو أصلا مجموعة مش بتاع المهندس مش بتاع الطبيب صح؟ شيخ فاشل. آه فاشل شيخ فاشل لأنه طلع مستنفد في كلية أخرى بخلاف منه يستنفد مثلا في كلية أخرى أنه يريد أن يدخل هذه الكلية أو كذا شيء آخر او مأت بمجموع كبير واخترى كلية الشريعة هذه رسالة عنده لكن أن يستنزل يدخل تجارة ثم كذا ثم المهم في اول سنة حاولت أن أذاكر له وكذا وكذا لما كانت أخيه عندي يعني الكبير شخص فاضل من معلم ف في الصف الثاني لم أره لا يحضر الكلية وكذا فأنا قلت وقبلت أخاه الكبير قلت له فلان ماذا فعل؟ فقال لي فلان تخرج تخرج يعني تخرج من كلية خلاص كيف تخرج أنا في الصف الثاني؟ فقال تخرج خلاص واضح يعني خلاص تترك الكلية وذهب فكلمة فلان تخرج كأنه يتحصر زيد نجار فلان تخرج لكن أين فلان؟ تخرج طب لقال لي فلان رصد فلان كأنه يعيد الكلام كأننا لم أسأل عنه لأهميته فذكر المسند إليه هنا لنكتة ولا سنوى الأصل. الأصل هنا أن يحدث لكن هناك نكتة جديدة صار هنا الأصل السياقي البلاغي أن يحدث تهمتم هذا؟ فلذلك تحتاجون إلى مرونة شديدة مع استعمال هذه قاعدة أخذت منا سطرين رأيتم كيف يمكن أن تستعمل في صور غير متناهية؟ إذن لا يصح أن يقال علوم البلاغة تحجر الأدب لا المقامان منفكان تماما صح. وهناك مواضع أخرى وأغراض يجوز فيها حدف المسند إليه منها قصد التعظيم والتبجيل بحيث تصونه عن الذكر في هذا الموضع فتقول معظما مقدسا قادر على كل شيء صح؟ ولم تذكر لصد الجلالة الله إذ الأصل أن تقول الله قادر على كل شيء ومنها العكس قصد التحقير والخط من الشأن طيب قاعدة واحدة تطلق تستعمل فيه ضبين تماما او في نقيضين إذنك من يرتب بها الفضل, الفضل مناطق ضبان أم نقيضان أم مختلفان أم متماثلان فرق ارتفعان ارتفع ولا اجتمعان ويرتفعان ويجتبعان أنشئا على قصر نعم طيب وهناك مواضع أخنا منها نعم. ومنها قصد التحقير والحط من الشأ بحيث يصول المتكلم لسانه عن ذكره لأنه عنده أحقر شأنا من أن يصرح باسمه فيقول واصفا مغطابا خائن جبان خائن ولا يذكر اسمه إذن أصل أن يقول فلان خائن جبان نعم وثمت مواضع عديدة يحدث فيها المسند إليه لا تقبل طبيعة هذا الشرح المختصر ذكرها وإنما غرضنا فتح الباب وتيسيره بما يكفي من البيان هذا ما عليه الكتاب التسهيل جدا لا حشد العلوم نعم وثمت ما نعم فلننظر اكتفاء إلى قول الشاعري قال لي كيف أنت قلت عليله سهر دائم وحزن طويله فلم يقل له أنا عليله بل حذف المسند إليه للتوجع وضيق النفس هذا مثال على أشياء أخرى خارج المذكور للتوجع ترون التوجع وضيق النفس مذكورة في الأغراض في الجوهر المكنون نظم الجوهر وفي في 291 بيتا وفي التلخيص التوجع وبقلنا. أنا أرى هذا يفهم من السياق ينبغي أن تفهم رأس المسألة تمتم هذا؟ لكن كما قلنا لكل وجه هم في وقتهم رأوا أنهم يحتاجون إلى تكثير الأمثلة والأقسام وكذا وكذا, وكذا, وكذا. وليس كل أحد قادر على ليس كل قادرا على أن يوضح المسألة بفلسفتها لا. لا بعض الناس يستطيع أن يوضحها بصورتها هذه مهارة معينة ملكة ورزق من الله وبعضهم يريد أن يكثر من الفروع والأمثلة حتى تفهم في النهاية الكلية وبعضهم استاء أن يضع لك الكلية بصورة حتى هكذا بسيطة جداً يسيرة جداً نعم انا اميل إلى هذا توضيح الكلية بشكل يسير بعد ذلك أقول لك كل ما سيأتي خرجه أنت كما هو تجده هنا لا تحتاج إلى أن تفضل سعرات الحرارية في الحفظ هذه الأشياء نعم بل حذف المسند إليه للتوجع وضيق النفس أو لدلالة المقام عليه أو لكل الأمري فقال عليل لماذا أذكره؟ كيف أنت؟ أنا أسألني عن عليل مع التوجع عليل خلص السببان مجتمعان فهمنا؟ نعم وأما ذكر المسند إليه فلأنه الأصل نحن الآن في المبحث الأول الحرف والذكر وأما ذكر المسند وقورن وريعان الصبا يستفي الزهر حذفنا المسند إليه هي وقور لماذا حذفناه من يعرف هي وقور هناك سبب حاضر وهو العلم بها ويمكن أن نقول إن العلم بالمحذوف شرط كذلك شرط للحذف لكن بعد ذلك من علة في الحذف لما قال وقور أراد أن يجابهك بصفتها هي وقور طيب بخلافي هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي هي عصايا لو قال عصايا ما تلك بيمينك يا موسى لو قال هي عصايا, لو قال عصايا مفهوم أنا غير مفهوم لكن هي عصايا الذكر هنا ليس للأصل الذكر هنا لمقام معين فلذلك أطنب في الكلام فهمتم نعم وأما ذكر المسند إليه فلأنه الأصل ويذكر كذلك لأغراض يعني مع كونه الأصل يذكر لأغراض منها الاحتياط أي الاحتياط من الفهم الخطأ وذلك عندما تكون القرينة التي تدل على المسند إليه المحذوف غير قوية بالقدر الذي يكفي لبيانه حقيقة محذوف مثال ذلك إذا كان شخص قد خلط عملا صالحا بعمل غير صالح ثم هو صريح بالعمل غير الصالح أصور لك الصورة الآن ثم هو صريح بالعمل غير الصالح ويظنه عملا مشكورا فإن قلت له عمل مشكور دون تعيين هذا العمل عمل مشكور هذا يعني عملك هذا عملك عمل مشهور حذف المسند إليه صح؟ فلو قلت عمل مشكور وهو ملبس عليه في أمره فأنت هنا لبست المقام هنا لا المقام يقتضي الذكرى شوف نتكلم في علم المعاني مراعاة مقتضى المقام صح؟ العلم الذي يراعى فيه مقتضى المقام أما مع فصاحته في كل العلم الأخرى أما هنا فمطابقة الكلام لمقتضى الحال أو المقى فلذلك كلمة تصحيح وعدم تصحيح يقول لك ما, ير... ما يراد به تصحيح المعنى تصحيحه بما في قلبك كلمة خطأ وغير خطأ في التفسير الأدبي يعني بما تريد أن تعبر عنه ولو أنني خطأتك في بيت فباعتبار سياق القصيدة باعتبار السياق القصيدة فهمتم هذا؟ لو خطاتك في بيت يحتمل المعنى الصواب والخطأ أو كذا لا أنا أنظر باعتبار سياق القصيدة فهمتم؟ هذا المعنى لم يدل لذلك خطاء كثيرة عز يعني هو بدأ بقوله في القصيدة ماذا؟ في قال لي هذا ربع عزة فعقلة قالوا صيكما ثم بكيا حيث حلتي ومست ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسى أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي يعني خلاص يعني الرجل إيه رايح صح؟ بعد ذلك قل في نفس القصيدة فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا ما وطنت يا أمال لها نفس ذلتي يعني عادي تركتني كل مصيبة الإنسان إذا وطن نفسه لها ذلت له وانتهى يعني. واضح؟ قالوا خطأ يعني أنت أصلا في مقام التول والقول من الذي لا تمسك عليه خطأا في هذا؟ المجنون هو مجنون من أولها إلى آخرها مجنون من أولها إلى آخرها مجنون ولهذا لم يفهم امرأ القيس لما نسبوه إلى التناقض في بعض أبياته يصعد يصعد يصعد يصعد وينزل ينزل ينزل يعني مرة تقرب أفاطمة مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أزمعت فرمي فأجملي وإن كنت قد سأتك مني خليقة يا راجل سأتها منك خليقة وأنت الذي تقول فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي وفي بيت رواية رواها أبو زيد القرشي دع البكر لا ترتي له من رداسنا وهاتي أذيقين جنات القرنفلي فما قلها فمثلك حبل قد طرقت ومرضعا فألهيتها عندي تمائم مغيلي إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي يعني إذا سأتكي مني خليقة فهم خطأوه لأنهم قد اختلط عليهم سياق القصيدة مرة يفهموها غزل مرة تفحش ولذلك حتى المستشركون لم يفهموا هذه القصيدة وقالوا هذه القصيدة مثال على القصيدة المتمزقة الأوصال في الشيء العربي يعني ليست لها وحدها هكذا من أولها إلى لا هي ولذلك انساق لهم بعض المعاصرين مثل الدكتور الطاهر أحمد مكي حفظه الله وطال عمره وشفاه انساق لهم كذلك وقال هذه القصيدة هو وغير كثيرون هذه القصيدة عبارة عن قصائد عدة وجمعات عبر التاريخ وكذا هم لم يفهموا ولم يروا الخط الواصل في داخل القصيدة في كل هذه الأشياء لم يفهموا الخطة العرق الخفيف الوريد أو الشريان الخفيف الرفيع الذي يسير في القصيدة يبث فيها المعنى لم يفهم ولذلك البعض يفضل عليها ألا عم صباح لأنها أوضح بالنسبة إليها الأخرى تحتاج إلى الطاقة التي تحتاج إلى حضور شعري حضور ذهني والشعوري عميق جدا أما هذه فلا ألا عم صباحا أسهل أيسل. وفيها حروف رابطة فلو أنما أسعى تفكيرا تربط تصريح بالحرف الأخرى لا الأخرى يخرج يأتي لك يترك كل الشعور في الخلف ويأتي لك هنا ويخرج لك بالمعاني المباشرة فأنت لا ترى العرق الدموي في ظهر القصيدة النخاع الشوكي الذي يربطها لا تراه دقيق جدا همتم هذا فمن هنا يخطئون كثيرا في التخطئة والتصحيح وكذا لم يفهموا مرة يتفحش مرة, مرة يعني يعني يعني, ينسب أو يعني مرة, مرة يشبب مرة ينسب ويصير عذريا ومرة كذا ومرة الخيل ومرة الضعف ما أمرك؟ لا هو لم يسهم الخط الرفيع في داخلها فأنت الخطأ تحدده من خلال دلالة هشوف البلاغة هاي البلاغة من خلال دلالة النص على ما في نفس الشاعر ولهذا ليس, ليس سهلا أن تخطئ الشاعر لا بد أن تكون متابعاً له من البداية تماماً ماذا يريد أن يقول وما الروح الساري في هذه القصيدة حتى تجزم أن هذا البيت أخطأ فيه وأن تركيبه قد خانه فأنتم هذا التركيب هنا خانه ولم يستطع لأن أغلب الحالات مع الشعراء الكبار يخطئهم في التركيب وهو يفكر تفكرا جزئياً بسياق من خارج ذهنه من خارج القصيدة من ذهنه هو أن تتحياج إلى معرفة الحال مقتضى الحال عند الشاعر عند الشاعر ولهذا قد تقبح القصيدة لو أنك استعملتها في مقام غير مقام الشاعر وتحلو وتحسن وتكون بليغة إذا استعملت في مقام الشاعر فهمتم هذا؟ نعم مثال ذلك نعم فإن قلت له عمل مشكور دون تعيين هذا العمل فربما ضمن أنك تقصد العمل غير الصالح لأن قرينة المعرفة بالصالح ضعيفة لأنه يظن الصالحة يعني شخص لا يعرف أنه مخطئ لا يعرف أنه مخطئ واضح فتقول له عمل صالح عمل موفق يعني أنت, أنت تقصد عمل الصالح ليس العمل ما القرينة هنا أن الأمر مختلط عليه لكن لو أنه يعلم أنه مخطئ وقلت له عمل صالح فقطعا او يعني أنه مصيب قطعا سيظن ماذا أنك تتكلم أو سيعلم أنك تتكلم على المعنى الصواب القرين هنا حاضرة فاستعوا أن تحدث المسند إليه لكن القرين هنا غير حاضرة لماذا لحاله هو فالمقام هنا ليس مناسبا لحذفه طبعا ما الذي يسيطر على باب المعاني كله في كل أبوابه الثمانية وفي تفصيلاته المقام ماذا يقتضي المقام كل فعاليات وكل أجزاء وكل تفصيلات العلم هذا كل هذا البحر من الداخل تحت فكرة كيف نوافق المقام هذا هو كيف نوافق المقام ليكون الكلام بليغا واضح فينبغي أن تقول له فعلك الذي هو كذا وكذا عمل مشكور فتذكر المسند إليه احتياطا من الخطأ في فهم مرادك نعم ما معنى ما, ما إعراب احتياطا مفهول لأجل ومن أغراض ذكره كذلك الإضاح كقولك لمن سأل عن مكان زيد زيد عندي وذلك لتوضيح أن قولك عندي تقصد به جوابا تقصد به جوابه عن مكان زيد ربما لو قلت عندي ثم شاء آخر كنخدق للمسأل زيد عندي آه زيد عندي الزحام كهنا وكذا تقول أين زيد زيد عندي لكن قلت عندي وسط هذا الزحام ستتوه نعم ستذهب بعيدا وثمت أغراض أخرى لذكر المسند إليه وحسب كما ذكرته فاتحا للباب وهكذا طريقتي في كل ما أذكره من الأغراض أذكر من مهماتها ما يفتح الباب دون قصد الاستقفاء على فرض امكان الاستقفاء نعم وأنا تركت ما يشبهه كما قلت يشبه الاستقفاء لأنني لا أؤمن بالاستقفاء المعاني غير متناهية وأنا أظن أن كل ما ذكروه من هذه بل أطمئنه إلى كل أن كل ما ذكروه من هذه الصور والنكات هي محاولة محاولة لتكثيرها ولا يقصد بها ولا ينون بها الاستقفاء واضح؟ نعم طيب ننتقل المبحث الثاني المتن والأصل تعريفه فيأتي ضميرا أو علما أو موصولا أو إشارة أو باللامي طبعا أو باللام أو بالألف واللام أو بأل الذين درسوا النحو كل هذه سبل أو قنامات التعريف فأيتم هذه ليست في بلاغة هذه نحو الآن نعم. أو إشارة أو باللام أو بالإضافة على ما يقتضيه الغرض وقد ينكر للإفراد أو التكثير نكات هذه نكات اغراب. وقد ينكر للإفراد أو التكثير او الجهل به الشرح المبحث الثاني في باب المسند إليه تعريفه وتنكيره هذا يظهر القدم على حفر رجل المبحث الثاني في باب المسند اليه تعريفه وتنكيره وقد وقفنا تعريفه وتنكيره تعريفه وتنكيره باب المسند اليه ماذا تعريفه وتنكيره تعريفه وقد وقفنا على سبب كون الاصل التعريفي وها هنا الصور التي يكون بها المسند إليه معرفة وما يتعلق بكل صورة من الغرض البلاغي فالتعريف قد يكون بالضمير أو بالعالم أو بالاسم الموصول أنت الآن ستسند شيئا إلى المسند إليه فستأتي به معرفة أو نكرة كلامنا الآن على الإتيان به معرفة شوف التفصيل أنت تتكلم في بابه في علم المعاني يأتي على ثمانية أبواب أن تنسل الثاني الذي هو المسند إليه صح؟ المسند إليه أربعة مباحث المبحث الثاني تعريفه وتنكيره تعريفه يكون بواحد من هذه المعرفات متى نعرف بأحد هذه المعرفات؟ فتصعد من المعرفات إلى التنكير أيضا تحت مضلة مقتضى الحال ومن التعريف والتنكير إلى المبحث الآخر ثم المبحث الأربعة تجمعها. تحت باب المسند إليه والمسند إليه كله من أبواب الثمانية كل هذا تحت مضلة <تصفيق> الذي هو مراعاة مقتضى الحال في كل تفصيل على كل المستويات من التفصيل والإجمال مراعاة مقتضى الحال الآن سنعرف ولكن سنعرف بواحد من هذه المعرفات النحوية المعروفة متى نعرف فهمنا متى نعرف بالاسم العلم متى بالاسم الموصول هذا هو متى بالاضافه متى نحتاج الى التعريف بواحد من كل معرف من هذه المعرفات له نقطه وغاية نعم او نكات وغايات في سواحدة. قال فالتعريف قد يكون بالضمير أو بالعالم أو بالاسم الموصول أو بالإشارة أو باللام أو بالإضافة هذا معروف من النحو فيتم تعريف المسند إليه بالضمير لكون المقام مقام تكلم فتقول أنا كتبت أو مقام خطاب فتقول أنت كتبت أو مقام غيبة فتقول كتب هو وذلك لأن المسند إليه يكون قد تقدم ذكره إما لفظا ققولك جاء زيد وهو راكب فأنت تأتي بالمسند إليه ضميرا لماذا لماذا؟ لأنه قد تقدم ذكره بلفظه وإما معنا قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هو فالمسلد إليه وهو الضمير هو قد تقدم ذكره بمعناه لا بلفظه وهو العدل الذي نفهمه من سائل الأمر اعدلوا اعدلوا هو العدل أقرب للتقوى مذكور بلفظه أم بمعناه؟ بمعناه ويتم التعريف ويتم تعريف المسند إليه بالاسم العالمي لأغراض منها إحضاره بعينه في ذهن السامع من خلال اسمه الخاص فقوله تعالى قل هو الله أحد هو الله أحد من مشكلتنا في حفظ القرآن ونحن الصدار أننا لم نحفظ بالفهم فقل هو الله أحد عندنا قل هو الله أحد. كنت مفكر وانا صغير بنفس هذه التذكير الاشياء فهناك اغنية ذهب الليل وطلع الفجر فكنت اقول ما ذهب الليل هذا ذهب الليل ذهب الليل ذهب الليل كلمة واحدة ذهب الليل <تصفيق> لماذا من كثرة؟ من كثرة ذهب الليل المغنية التي اغنياتها في <تصفيق> كنت أظنني الوحيد الذي أفهمها حتى وددت مني من أنتوا بلانا سيطول الشرح مولانا أنت فهمها كامل تعرفها حسن جيد أضحك بالعدوى تاهمتها تاهمتها صح لأنها قلتها ساعدنا بها لأنها قلتها ساعدنا بها وانا ليه جد اسموها نبيها مصرية اسموها نبيها لا ممكن حدث توضفه للأجاب لا لا صعب جدا وليل كموج البحر أصدر أولا ألم نعطل رجل ما كموج آه كموج البحر كموج يقول مثلا وليل وليل كموج البحر جعل كموج كلمة واحدة صفة فقال ما هو الكموج فقال له المسؤول يعني هذا كأن لا يفهم <تصفيق> وليل كموج البحر يعني وليل مثلا أسود اللون مثلا يعني وليل كموج البحر وليل كموج لم انظر اليك كموج على الكموج وليس انه ك يعني يشبه او مثل موج البحر فهمت هذا مثال فكلمه قل هو الله احد قولها هي قل هو الله أحد وكذلك هذا له تأثير في طريقة أداء القرآن البعض قد يبدعك لأنك تتحدث عن النبر في الأداء فإذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا فقعوا له ساجدين قلوا للفرق فإذا ثويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أصبحت كلمة لأنها حرف معنى لا مبنى هي كلمة الحرف كلمة الكلمة اسمه وفعله وحرف فصارت كلمة وكذلك فهدى فهدى فهدى فهدى أتى الفرق فهدى فهدى ليس فهدى فهمتم؟ كده كنا هنتعلم قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو لا قل قل هو الله احد قل بصوتين قل هو، قل هو الله احد وهو والله احد فهمتم؟ في الحقيقه طويله بس قصيره بس كلمه واحده نعم نعم نعم. ويتم تعريف المسند إليه بالاسم العالم لأغراض منها إحضاره بعينه في ذهن السامع من خلال اسمه الخاص تقوله تعالى قل هو الله أحد فعلى الرغم من أنه قد ورد الضمير هو إلا أن الغرض من النص أن يحضر الإله سبحانه في أذهاننا باسمه العالم وهو رفض الجلالة الله ومنها العناية بشأنه كقولك زيد جاءني بالأمس فتذكره باسمه للعناية بشأنه وكان ممكن أن تقول أخوك بالإضافة إلى الضمير هذا معرف أخوك هذه الصفة موجودة في شيء يتلبس به هو أخوك صح؟ أنت أضفت إلى الضمير المخاطب والضمير عالم والإضافة إلى, والإضافة إلى ماذا تعريف يعني هي من وسائل التعريف الخمسة نعم وكان, وكان ممكن أن تقول أخوك جاءني بالأمس أو صديقك جاءني بالأمس ولكنك أردت مزيدا من العناية بشخصه فذكرته باسمه العالم حينما تقول اسم العالم أنت تجرده من كل شيء وأصبح هو فلان فقط ومنها الإهانة شوف العكس سبحان الله تقول لها مسلمة كذار تذكر اسمه العالم زيادة في الحاق الإهانة ويتم تعريف المسند إليه بالاسم الموصول لاغراض منها التفخيم الاسم الموصول ما الذي يراد من الاسم الموصول؟ ما بعد الاسم جملة الصلة الاسم الموصول يتيح لك أن تذكر بعده شيئا طويلا من الكلام هذا الذي تريده ومن اللغو أن يكون زيد جاء يساوي الذي زارك بالأمس جاء من اللغ لأن زيد جاء أنبهك إلى أن زيد هو الذي جاء بقطع النظر أهتم بشأنه لأنه لم تبق له صفة إلا أنه زيد واضح لكن الذي زارك بالأمس جاء أنا أردت الجملة التي بعد الذي جملة تفصلة ولها مفهوم في الخبر جاء في المسند جاءك يعني كما زارك كما الذي زرته بالأمس جاءك كما زرته أنت بالأمس فأكرمك أكرمه اليوم أو الذي زرته بالأمس جاءك أو زارك يعني يرد لك الزيارة يعني رجل كريم حسب السياقات مفتوح لكن مستحيل تكونك زيد جاءك مستحيل هذا مستحيل في عرف البلاغة مستحيل والتراضف الذي يذكره اللغويون يقولون هذا بمعناه هذا نفس المعنى كذا هذا باعتبار الأصل المعاني لأنهم لا يتكلمون عن مراتب المعاني هذا باعتبار أصل المعاني وإلا أصلا هناك خلاف كبير جدا هل يوجد تراضف في اللغة أو لا لا أؤمن بتراضف حقيقي في اللغة يعني لفظك لفظة تماما لا مستحيل لماذا أتى بهذه دون غيره حتى لو اختلفت الصوت فقط طرقات قعقعات فرق نعم لا طويل جدا لما ذهب مسألة كله ان شاء الله يأتي بس بعد تكوين القاعدة البلاغية وفي أثناء شرح الشعر إن شاء الله نستفيده هذه المسائل في أثناء شرح الشعر نفسه إن شاء الله هل تفعل عن قادرة التراضي؟ طبعاً نستفيده فيها طبعاً هي أعلى من, أعلى من مستوى البلاغة يعني هي مسألة دقيقة في البلاغة طبعاً أن تكون مسألة مبتدئين هل يوجد التراضي في اللغة حقيقي أو لا؟ نعم لو وقع الاستثناء سيكون استثناء في اقوام باعيانهم وليس على الوضع الفصح للغة البعض يقول نعم يقول مثلا هذه اللغة وضعتها قبيلة هذه اللفظة وضعتها قبيلة تدل على استكين مثلا وقبيلة اخرى وضعت لفظة اخرى تدل على نفس الشيء على استكين لماذا تقول تكثير هكذا يقولون تكثير المعاني هذا نعم استفاضة تكثير المعاني للشيء الواحد او الصفات للشيء الواحد وهذه القبيله وضعتها وضعت. نعم هذه القبيله لاحظت لا القوم لاحظوا معنى ولقم لا لاحظوا تقول البيض وتقول الهندية وتقول الحسام وتقول القواطع كلها اسماء للسجل البيض انطلق من النظر إلى هيئتها انها حديدة صفية بيضاء كالفضه وتقول الهندية لأن اجود السيوف تجلب من الهند وتقول الحسام لانه يحمل يقطع وتقول القواطع كذلك طب الفرق من الحسم والحسن والقطع تشعر في الحسن بأنه أنهى كل شيء هناك حسن خلاص انتهى الأمر وفعل شيئا بعد القطع أما القطع قطع فقط ربما تركها مهترئا هي صفات في سيثن في شيء واحد حتى لو وضعتها قبائل متعددة ما المشكلة فيمسنا لكن المسألة اوسع من هذا الطرح الساذج في الحن هذا ساذج انا قلت انا طرح ساذج يعني ليس محررات فهمت نعم ويتم تعريف المسند إليه بالاسم الموصول لاغراض منها التفخيم فقوله تعالى ساتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فإننا لما قرأنا ما غشيهم كاننا قلنا غشيهم موج عظيم لا يمكننا تصور كنهه ومداه نعم ومنها دفع الهجنة ترونها في الأصول الهجنة يعني في الترخيص وفي الجوهر الهجنة لا مقصود دفع الهجنة نعم دفع الهجنة وذلك واشتراح نبدأه طبعا وذلك حينما لا تريد ذكر رسم المسند إليه لكونه اسما قبيحا مثلا فتقول رأيت الذي كان معك بالأمس أنت تهرب من ذكر اسمه رأيت الذي كان معك بالأمس وتريد صديقه الذي اسمه جحش فتستقبح ذكر الاسمي فتأتي بالاسم الموصول كما في المثال هذا في حياتنا كثير جدا هذا الاستعمالات صح الشخص اللي هو كذا أنت لا تريد أن تسير اللي هو الذي اللي هو, آه هو. آه؟ أنت لا تريد أن تذكر الاسم لأن الاسم إذا ورد سيثير أسماء أو مشكلات أو أشياء فواضح؟ سيثير أشياء أن تتحرج من ذكرها أو من أن تثار في فتقول الله نعم هو الذي كان هنا بالأمس آه طيب سهمتم ومنها التوهيم وهو اظهار وهم المخاطب تقول وهم. تقول وهم يعني خطأ تقول وهم بفتح الهاء وهم المخاطب يعني خطأ المخاطب كقوله تعالى إن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا واضح؟ طيب يمكنك أن تقول فإن قوله تعالى الذين تعبدون من دون الله أجود من قولنا الأصنف هي الأصنف هذا مع أن المراد واحد في واقع الأمر وذلك لأن مجيء المسند إليه معرفا بالاسم المو... الآن ستكثر معنا ستكثر معنا ماذا الأمثلة القواعد وسيكثر استحضاركم لها في رأية أبي فراس ونحن نشرحها كلما مرت معنا حصة من كان الأجود أن ننتهي من البلاغة قبل الشرح الشاعر لكن هكذا حانا نظهر في الإدارة وكذا لكن الآن شيئا فشيئا كل ما ندرسه الآن سندخله في الرأي اليوم هذه الدروسة تطبق معنا الآن هذه المساء <تصفيق> وذلك لأن مجيء المسند إليه معرفا بالاسم الموصول أفاد توهيم المخاطب فيما يفعله من عبادته لهم ولم يكن الغارض هو مجرد الدلالة على المسند إليه طبعا نلاحظ إذن المطلوب من جملة أو من, من الاسم الموصول هو جملة الصلة الاسم الموصول وحده مبهم تلسل المبهمات الاسم الموصول مبهم هذا المبهم يحتاج إلى ما يوبح مبهمه وهو جمله الصله هلكم جاء الذي فقط الذي ماذا هو اسمه موصول اسمه موصول موصول لازم اسم موصول لازم في حبل الحبل هو المراد فهمتم ويتم تعريفه المسند اليه باسم الاشاره لاغراض منها بيان الحال من القرب أو البعد فتقول للقريب هذا زيد وتقول للبعيد ذلك زيد عندما تقرأ حينما كنت أقرأ قديما قبل أن أدرس البلاغة وأفهم تذوق الشعر وكذا وأنا صغير كنت أستغرب أحنا من بعض الكتب أقول لماذا الآية هنا هي نص الآية هنا ولكن وقع اختلاف هنا في ذلك وذاك وقع اختلاف في يعلمون وتعلمون بين قراءتين وقع اختلاف في كلمة واحدة في الآية أفكر لا أستطيع أن أقف على شيء فإذا قرأت تفسير الكاتب أقول يعجبها الزيت كيف أعرف أشعر أنها كأنه مكتوب عليك أن تظل تعرفها من غيرك وكانت أول محاولة لي في استخراج هذا بنفسي على ذلك وهذا قرأت قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقوله تعالى ذلك الكتاب لرب فيه وهذا ساعدت جدا أن وجدته في بعض الكتب بعد ذلك وأنا لم أقرأ فيه مكان لكن كان أول استخراج لي وهكذا بنفسي الآن درست البلاغة وأفهم شيئا من تذوق اللغة وأريد أن أجرب بنفسي كنت أشعر بعجزي هناك كتاب معاصر أنا لكم به لتنظروا إليه كتاب أسئلة بيانية في القرآن الكريم تورفاض الفالح السمراء في جزئين هذا كتاب حديث يعني هو مثال على هذه الكتب أسئلة أسئلة بين أسئلة لماذا قال هنا هذا ولماذا قال هناك كذا فيظل يشرح بهذا التفسير كنت قديما أقرأ مثل هذا وأستغرب كيف يعرف هذا كيف يعرفه من أين لي أن أعرف كما يعرف هل كتب علي أن أظل أتلقى فظمنت مرة أن هناك علماء انتهى عندهم الأمر وأحنا محصل نحصن محصل نحصن فقط أقرأ مثل هذا الكتب وأحفظ أحفظ ما يقولون. دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب الشنقيقي على عضواء البيان أقرأوا يدفع أنا أقرأ يقولون وقع التناقض في كذا فأنظر كيف لم يقع التناقض وكأن الأمر يتعلق بأنه العلماء فقط من من جنس معين يعرفون بعد ذلك لا وأنا سأحفظ هذا الكتاب سأحفظ لأكون محصرا لرد التناقض كنت مقتنعا طبعا شخص يفكر كيف هذا رجل ليس يعني موحن ليس الخضري واضح فمن أين هناك وسائل ككلت اول وسيلة اللي قلت وفرحت بها جدا وهي عزز على نفسي إن هذا القرآن استعملتها في النحوة. مدرسة النحوة وهذا للقريب ويعني ذا للقريب طبعا هذا التنبيه ذا للقريب وذلك للبعيد واختلفوا في مذهبين في ذاك بعضهم قال التوسط وبعضهم قال لا هي ترازف ذلك واضح؟ ما ظن قال لا هي ذاكا للتوسط فقلت إن هذا القرآن قلت سأستعمل هذا في القرآن بنفسي إن هذا القرآن يهدي ذلك الكتاب لا ريب فيه طيب ذلك بعيد وهذا قريب طيب هذا القرآن وهذا القرآن أيضا كلاهما واحد قلت لا لا لا انظر إلى السياق فكنت أعلم من دراسة علوم القرآن أن الفاضل أن الأسماء الرئيسية للقرآن هي القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب دعوكم أن له خمسون أسمى وله كذا هذه صفات ليس اس أسماء صفات ليس أسماء الأسماء التي نزل بها القرآن هو القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب هذه أسماء القرآن الأعلام بعد ذلك كل شيء صفات أو صاف فهمتم؟ فقلت إن هذا القرآن ذلك الكتاب كلاهما واحد من حيث الأصل ولكن كل من القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب أنا قلت قرآن والفرقان والتنزيل والكتاب نعم كل من هذه الأعلام وإن كان هو علام لكنه صدر في الأصل عن صفح صح طيب إن هذا القرآن إذن كلام الله نظر إليه هنا من حيث كونه مقرؤا والقراءة هي التي تباشر الهداية الإنسان يقرأ وهو قريب إن هذا القرآن المقروء يهدي للتي هي أقوى هناك كان ينف الريبة ويثبت الحفظ ذلك الكتاب والكتابة من الكتب وهو الجمع مكتوب بعيد كأنك تشير إلى كتاب على الرف ذلك الكتاب ذلك البعيد القرآن البعيد المكتوب المحفوظ المدون لريب فيه لا تشكيك لكن إن هذا القرآن الذي تقرأه يهدي يعمل بالهداية ولذلك ذكر هناك الكتاب وهو ينفي عنه التزوير والريب والتحريف كما وقع في الكتب الأخرى واضح؟ فهو يعمل وهو قرآن يقرأ ويحفظ وهو كتاب مكتوب محفوظ المجموع بعيد ويعمل وهو قرآن يقرأ قريب بهذا وبعيد بذلك فهمتم الصياق ثم وجدت هذا الكلام موجود في بعض الكتب وعرضت هنا كمثال أيضا أظن سيأتي معنا واضح؟ فكنت سعيدا جدا بهذا التجربة أنك تستخرج بنفسك ولهذا أسعد جدا حينما أرى أنني سأتبوق قصيدة أو أشرح قصيدة لا شروح لها لأنني مهما حاولت أن أقول لن أنظر في الشرح طالما الشرح تحت يدي في المكتبة سأنظر فيه لكن التي لا شرح لها أظل أفتح المعاجم وأبحث وأجرب وأصفل بأصدقاء بعضهم من دار علوم بعضهم من الأزهر وأسأل وكذا واضح؟ نعم ومنها التنبيه على الاستحقاق أي استحقاق الأوصاف المذكورة كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم يعني التعريف بماذا؟ التعريف مسئله بماذا؟ باسم الإشارة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فعرف المسند إليه وهم المؤمنون باسم الإشارة لينبه على استحقاقهم لما بعد أولئك ما دي طيب من أغضبهم؟ فارقة صعب يغضبون هكذا بشوشون يعني إذا غضبوا يعني احترسوا نعم لا طبيعته نعم نعم لينبه على استحقاقهم لما بعد اولئك يعني اولئك لا غيرهم ومنها التعظيم بالبعد كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اجزاء الدمغشري هنا ان من بدايه قراءاتي في التذوق الادبي قراته في الدمغشري وأعجبني جدا تعرفون كيف يقرأ الزمخشري وهذا بأعراب جديد تمام يقول هكذا ذلك الكتاب جملة تامة ذلك هو الكتاب ليس ذلك الكتاب لا ريب فيه فالجملة الإثنادية شملت كل هذا الكلام لا ذلك الكتاب فقط في داخل الجملة الإثنادية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتاقين يقول بذلك أصيب مفصل البلاغ بلاغة ضربت بلاغة تقل عليه حمل الآية ذلك كثر المعنى وقصر الجمل ذلك الكتاب لا ريب فيه شوف ذلك الكتاب وحدها جملة جديدة بخلاف ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب هذا هو الكتاب لا ريب فيه كلام جديد هدى للمتقين كلام جديد بخلاف ذلك الكتاب ماذا لا ريب فيه خسرنا الاضافه الاولى ساقول خسرنا قالوا المفسرين كذلك اقصد يعني لم لم نرى هذا المعنى الجديد الأول الذي ذكرته مغشري يقال هكذا قرأه الزم. هذا اقتراح الزمخشري يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فايت ماذا فعل الوقت توكس فتقدر محذوفا او تقدر اعرابا جديدا يعني طبعا ده مخشري ذلك يعني مثلا هذا الكتاب هذا الكتاب الحقيقي هذا هل يعود هل يعود التعريف وهذا العهد لابد ان يكون ذكريا هو ده الكلام فين الكلام هذا هو الكلام يعني اللي هو ايه يعني هناك شيء كبير في اذهاننا اسمه كلام المثال مش عايز اخش في افلاطون المثال المثل العلي هذا هو المثال الذي ينبغي ان ننتهي اليه هذا هو الكلام لو قال اللي هو ايه يعني ذلك الكتاب كل الكلام البليغ يقوم غالبا الكلام البليغ يقوم على تقدير المحذوفات كل حتى حتى في النعوت تقدرين خطيه كلاسيكه كالبدل تقدرين كانك لما انك تستحضري الصوره المنعوت وكانك اعدتيه مره اخرى لكن هذا كلام بعيد عن النحو نعم هنخش في طريق ثاني خالص نعم طيب ومنها التنبيه على الاستحقاق أي استحقاق الأوصاف المذكورة كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفتحون فعرف المسند إليه وهم المؤمنون باسم الإشارة لينبه على استحقاقهم لما بعد أولئك يعني أولئك لا غيرهم ومنها التعظيم بالبعد ذلك الكتاب الغريب فيه هدى للمتقين ويتم تعريف المسند إليه باللام طبعاً ذكرت تحت يعني جار الأخضري على مذهب جمهور النحويين في أن المعرف من ال هو اللام فقط وفي المسألة خلافهم مشهور يدرك من كتب النحو لا. لأغراض ويتم تعريف مثله بالله يعني, أو يعني أل كما نقول بأل لأغراض منها الدلالة على معهود كقولك لزميل الطلبي قرأت الكتاب وذلك أنك لا تريد أي كتاب بل تريد كتاباً بعينه هو في ذهنك وذهن المخاطب انظر الغرض دائما هو تصحيح الكلام بما يوافق ما في بهنك ونيتك هذا هو مراعاة مقتضى الحال ومنها الدلالة على جنس المعرف فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فالمراد به, فالمراد به هنا جنس الإنسان واعلم أن في انقسام اللام إلى عهدية وجنسية تفصيلا لا يتسع له هذا المقام فإنما غرضنا فتح الباب فقط ويتم تعريف المسند إليه إليه هنا الهاء. ويتم تعريف المسند إليه بالإضافة لأغراض ستضيف الآن إضافة تعريف المسند إليه بالإضافة بإضافة إلى ماذا؟ واحد من المعرفات الماضية ولذلك قالوا لا تضع الألف واللام أو اللام التعريفية مع المضاف كتاب زيد لا تقول الكتاب زيد. لماذا؟ لأنه عرف بالإضافة إلى زيد وهو علم فلا يجتمع معرفان في الكلمة كمتم هذا؟ نعم قال لاغراض منها الاختصار فقولك كتابي عظيم النفع للطالب المبتدئ كتابي عظيم النفع للطالب المبتدئ فقولك كتابي باضافه الكتاب الى المتكلم اخصر من قولك الكتاب الذي الفته كتابي من قولك الكتاب الذي الفته والذي كذا ومنها تشريف المضاف كقولك أمة محمد مرحومه انت امه محمد كان يمكنك صراضا كان يمكنك ان تذكرها بايه باسمها المسلم واضح فاضافه الامه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيه تشريف له هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. فيه تشريف لها وإشارة الى حصول رحمتها شوف الاشاره هنا حتى البلاغيون يتكلمون عن الاشارات الشعرية مع ان باب الاشاره كامل موجود في في العمدة ابن رشيق في نقد الشعر ويدخل فيها الكناية يدخل فيها كل ما لا يدل على الشيء دلالة مباشرة يقول وفيها نعم وإشارة إلى حصول رحمتها بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنها منسوبة إليه طيب من أين نعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة من أين نعلم كلمة الشفاعة من أمة محمد من معلومات حاصلة عندك من الخارج وهي أحاديث الشفاعة فأمة محمد تستحضر الأحاديث والآثار في الشفاعة التي ورد في أمة محمد سيشفع لها فهمتم هذا؟ فهناك معلومات من الخارج أراد المتكلم وهي عندك أن يشير بها فلو كان يكلم كفارا لا يعلمون قضية الشفاعة فلن نقول إن الفائدة تأخذ من هنا بل سنقول ربما فيه إغراء بتحصيل الميزات أما المؤمن فيعلم الميزات أما هذه ففيها إغراء كل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهمتم الكلام؟ كل سياق بحسبه سياقات غير متناهية وأنت طالما فهمت الأصول وفهمت منطق الإنسان البيان الذي علمه الله الإنسان تعلم متى يقال هذا ومتى يقال ذاك نعم حتى كلمة هذا وذا قريب وبعيد هذا وذاك وتعلم متى تقول هذا ومتى تقول ذاك ولن يحصل هذا المعنى لو قال المسلمون مرحومون وتلك تلك الأمة مرحومة نعم ومنها الحث على خلق ما كقولك لأخيك صديقك أتى إليك تريد بذلك أن تحسه على إكرامه لأن الصديق من شأنه أن يكرم ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد أتى إليك ومثله كذلك إذن أنت تحمل ماذا تقول صديقك أنت كما استثمرت أو كما ثمرت وكما اهتبلت جملة الصلة في الاسم الموصول التعريف بالاسم الموصول اهتبالت هنا المضاف جئت بالمضاف إليه أحد الأعلام صح؟ الماضية ثم أين كان لعبك؟ أين كان شغلك؟ المضاف وليس المضاف إليه المضاف إليه هو أحد الأعلام الماضية أحد المعرفات الماضية ومنها العالم أما هنا فأنت تعرف بماذا؟ أنت تستغل ماذا؟ تثمر ماذا؟ تهتبل ماذا؟ تستعمل ماذا المضاف الذي اضيف الى المضاف اليه المذكور المعروف من قبل وهو لابد ان يكون معرفه واضح تحتبل لان هي استغل استغل الفرصه اعتبل اهتبل هذا الامر يهتبل الفرصه يعني ثاني يرتنم كانت ايها عن ثاني نعم ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد أتى إليك ومثله كذلك قولك عدوك حضر إلى مجلسك أنت اهتبلت الكاف أم عدو اغتنمت استعملت سمرت الكاف أم عدو اتكأت في المعنى على الكاف أم عدو عدو لم يكن لك أن تأتي بها إلا بعدما أضفتها إلى الكاف الذي هو ضمير الذي هو أحد المعرفات الصادق واضح؟ نعم كما كما اغتنمت من قبل في التعريف بالاسم الموصول جملة الصلة عدوك حضر إلى مجلسك تريد بتلك الإضافة أن تحسه على الاحتراف وأخذ الحيطة يقال الحيطة وحوطة وحياطة ليس الحيطة حيطة وحوطة وحياطة نعم ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد حضر إلى مجلسك زيد خلاص جردته ما سبق هو فيما إذا كان المسند إليه معرفة كل ده معرفة وقد يجيء نكرة وذلك لاغراض منها الإفراد أي القصد الى فرد واحد ممن يصدق عليه اسم الجن فقوله تعالى وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قال يا موسى ان اننا نعلم على ماذا اخرى وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا موسى ان الملئ بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين شخص يتكلم ويقول اني لك من النصحين وكذا وهو في النهايه رجل من اقصى المدينة يسعى لماذا لماذا لم يعرفه مباشرة لا لن نستفيد الشعاء من تسميته هو صفته أنه رجل من أقصى المدينة يسعى خلاص نعم أراد إفراده هكذا المراد هنا بيان أنه رجل واحد من جنس الرجال طب ما النقطة البلاهية لو قلت الشعرية تجاوزا يعني البيانية العليا أننا لن نقف كثيرا على لن نقف أصلا على فائدة من معرفة اسم الرجل والقرآن منزل عن اللغة نعم أكثر من نبه إلى هذا الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مصنفاته وفي على في ضلال القرآن وفي كتبه عامة يذكر دائما تخلية النص القرآني من لا يفيد الكلام على كلب أهل الكهف ولكن السادسة قطب رحمه الله بالغ في بعض النواحي وقال مثلا ما يذكر من الآيات في أن الناس يأخذون الكتاب بالأيمان أو بالشمائل هل هو على حقيقته أو غير حقيقته هو يقول والجدال في هذا أيضا عقيد المهم أن هناك أصحاب اليمين وأصحاب الشمال انشغل بنفسك هو هنا كان مصلحا وعظيا محضا أما في تذوق النصف انا أحتاج إلى أن أعرف الأخذ حقيقيا أما جازي هذا. لكنه كان بعد تحوله الإسلامي الاخير وكذا وتعرضه للمحن وكذا وبدأ في تفسير القرآن تفسيرا, تفسيراً يقوم على العمل والتطبيق وكذا وكذا انخرط جدا أكثر في النحاية العملية فلم يهتم حتى بالتفسير من نحية البيانية اللغوية مع أنها مقصودة كان ينظر إلى العمل كثيرا يعني وما هو حق جزء يعني أنت بقدر ما يعني أنت تجادل الاخذ بالايمان حقيقي ام مجازي او كذا يخيم الاخر يعني في واحد رائح في دهية واحد رائح الجنف يعني في واحد راح في ستين دهية باما يسمى اهل الشمال خدوا بالشمال كان مجازا الشمال خدوا باليمين وكان مجازا يمين في النهاية في واحد اسود واحد اضيط في, في واحد رائح في دهية في واحد رائح واضح هو نظر إلى هذه الناحية التربية وبلا شك لا يجوز لك أن تنشغل بتفسيرات وأنت غير متلبث بمقتضاه لكن في تذوق القرآن فعلا تحتاج إلى أن تفهم هذا الحقيقي المجازي لأنه يعمل في نفسك حتى ويؤثر في قيامك للعمل الإيمان ويدفعك للعمل نعم ومنها التقليل أي أن هذا الشيء لكونه قليلا صارك غير المعروف كقوله تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أي هذا الرضوان القليل من الله تعالى هو أكبر ولو كان قليلا للدرجة التي نعبر عنه بالتنكير أي رضوان من الله يا فيدي بس خش الجلب أي حتة في الجلب بس عدي من البلاوي واضح؟ بس خش طرعا الناس يفكرونها كذا أنا خش الجلب هذا يفكر في فردوس الأعلى وكميزي بس نمر بعض الصحابة يتمنى كان يتمنى أن يكون تراب بعض السلف وأنا فكرت في هذا روزتني أفكار كثيرة أحيانا من الخوف أنك ستموت وستموت فأفكر قلت لماذا لا يصح قول الملحدين في أنك ستكون تراب وتنتهي تمنيات خارج عن إرادتك تنقذ نفسك فيها من التفكير في الحساب بعد الموت وتحصد فيها الجاهلية الذي إن هي إلا أرحام تدسع وأرض تبلع يعني خلاص فأنت تحكمك بعض الأخلاق وانتهى الأمر على ذلك لكنني مؤمن يقينا بوجود حساب وكذا وهذا ما قم عليه مقام لأجله الكون أصلا فأرتعب من فكرة الموت وكذا وكذا همون هذا ف هذه المنطقة يعني مرعبة لكن رضوان من الله أكبر أي رضوان أستغربوا من حال الناس نعيش في المعاصي وكذا وانت تذكر حموك الله سردوس اعلى ودرجات عليا انت اصلا انت مقتنع لها ننجو يعني انت مقتنع احيانا بعض الكلمات التي يقولوها البعض في الاعلام لا اعرف من نية من ورائها احيانا اشعر انها تعبر عما في النفس اكتر عشان في المجزيرة احمود ياسير واحمد الساء ها الجملة تنحفر في به. لما قال هو كان تجري المخدرات وأستلقوه تلاو فبيقول له عايز أعالجك ابن عايزي هاديك برا قال له أنا جربت كل ده أنا أكتر واحد في الدنيا نفسه يعيش اللي جاي حسابه عصير لو أقدر أجله هأجله الكلمة دي يقول له يا ولدي اللي جاي حسابه عصير لو أقدر أجله هأجله القادم حسابه عسير لو, لو أملك تأجيله أجلته يعني يريد أن يعيش أكثر لأن اللي جاي هو يعلم حسابه عسير فكيف تتصور أنك ستحاسب حسابا عسيرا وأنت مقبع الموت أنت تموت في لحظاتها يعني انا أستغرب كيف الشيطان يعيش طول, طول هذه الفترة ويعلم أنه مخلط في العذاب كيف أستغرب من قدرته <تصفيق> الإنسان يكمل بعد المعصية يكمل حياته لأنه على أمل سأتوب واضح هنا ورضوان من الله أكبر خش الجنة بس هذا, هذا واقع أنا أعيش في نفسي لا أحطك على أن لا تنظر إلى المنازل وإلا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لترتقي عليها الهمة أما همتي لا ترتقي إلى هذا أنا أرد النجاة فقط ومن النجاة عندي أنا ترابط ترابة خلاص تنتهي كأنك نمت وانتهى خلاص عدم لا تستقض مرة أخرى هذا عندي نجاة ودخل جئ فقد فازة اي جنة خش بس <تصفيق> هذه درجة انا راضي بها انا راضي بها لكن انا لا احلم اشعر ان لو فكرت في الاخرى اكون كذابة لو استحضرت نصفة رابعة العدوية على الثانية هذا من, من ثوب الزور واستغرب من البعض على احوالنا التي نراها من بعضنا يتكلم بهذه الالفاظة التي هي للصوفية الكبار وراء أنها صوفية تريد مني أن أصدق أنك هكذا أنت رأيتك وقعت في عرض قلال وصلت على دم قلال وفعلتك ثم تتكلم ألفاظ الصوفية وفعلت كذا أنا لا أصدقك لكن انا لا شأن لي بك أنا لا أستطيع انا مش صوفي الصوفية أسياد لكن انا لست صوفية شخص يقوم الفرائد بالكاد وصم رمضان بالكاد وكذا يحاول يتجنب المعاصي بالكاد ثم تقول الصوفي هو سيدنا ونمسك سفحة خشفة لكذا ومثل تمثيل كل حقائق يا صف حقائق أفيكم من هذا من أرى هذا منتشر بدأت في الدور الأزهرية مولانا وسيدنا وسبحة وكذا وأحوالك هي, هي أحوالك لو كنت عادية هذا كذب كذب على نفسه وكلت مرؤة أن تقنع نفسك بذلك هذا كن عاديا جدا والعبادة هذه بينك وبين الله وردوانه من الله أكبر ومنها التكثير أي أن هذا الشيء لكثرته لا يحتاج إلى تعريف كقولك إن له لإبلا لا إن له لإبلا لا هكذا فقولك إبلا نكرة ولكن قصد الإتيان بالكلمة كذلك لتدل على كثرة هذه الإبل فلا تحتاج إلى تعريفها بواحد من المعرفات ومنها الجهل به أي بالمسند إليه كقولك جاءني رجل تأتي به نكرة رجل جاءت به نكرة لأنك لا تعرفه انظر كل شيء يسير في طريق أن يواثق تركيبك ما في نفسك أن يواثق الكلام حركة المعاني في نفسك أنت لا تعريفه فقلت جاءني رجل نعم. المبحث الثالث في باب المسند إليه إتباعه المتب. ويتبعه بحسب الأغراض بالوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل, بالن... والبدل وعطف النصق كلها معروفة في باب التوابع صح؟ في النفاة جرومي الشرح المبحث الثالث في باب المسند إليه إتباعه الذي ليس معه الكتاب سيستطيع أن يفهم أيضا أمر سهل ان شاء الله نعم والتابع إما أن يكون وصفا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدلا علمتم لماذا اشترطنا علم النحو في البلاغة؟ أن تكون درست النحو أولا الإتباع بالوصف أما إتباعه بالوصف فلأغراض منها التخصيص فقولك زيد العالم عندنا فإنك بهذا التخصيص تقلل الاشتراك تقلل الاشتراك إذا كان هناك عالم غيره أو ترفع الاحتمال إذا لم يكن عالم غيره واضح؟ ومنها التوكيد تخصيص يعني زيد العالم لو أن العلماء كثيرون زيد العالم ماذا فعلت؟ خصفت زيدا فلو لم يكن هناك علماء فقلت زيد العالم ورفعت احتمال وجود عالم فهمتم هذا؟ ومنها التوكيد كقولك أمس الدابر كان يوما عظيما فإن أمس لا يكون إلا دابرا فإتباعه الدا بوصف الدابري في هذه الجملة يكون للتوكيد واضح أمس الدابر تؤكد تتؤكد ماذا هل انا أحتاج إلى توكيد أن أمس دابر ولكن السياق انتبهوا إلى هذا جيدا هل أمس يحتاج إلى أن يكون دابرا هو دابر دابر يعني الذي مضى ربما يقصدون الذي قبل هذا اليوم تحتاج إلى توكيد إلى أن أمس ليس مجازاً عن كل الماضي يعني طيب في قول زهير بن أبي ثلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله الغريب أنهم في البلاغة قالوا قبله حشو هذا ليس حشو وسيأتي معنا ان شاء الله في باب الإجاز والإطناب والمساواة وأرى أمس الدابر هنا قريبة منها وأعلم علم اليوم والأمس قبله. ربما قالوا هنا لأن الأمس يراد به كل الماضي أقول ولكن كلمة قبله لها أثر في المعنى في هذا السياق كما أن الدابرة هنا أيضا لها أثر في المعنى في هذا السياق نعم. ها؟ ماذا؟ من فوقهم أستقفل كل المنفقهم ولو أطردنا هذا أن كل ما ذكر مرتين يكون هكذا لقلت هناك حشو فيه سورة الكافرون كمان تقول سورة الكافرين على الاعراب والكافرون على الحكاية اسمها الكافرون نعم طيب ومنها التنصيص أردت أن تنص كقولك جاءني رجل واحد فإن رجل لا يكون إلا واحدا لكن لما كانت دلالة المنطوق أقوى في البيان بسطنا الكلام ووسطنا الرجل بأنه واحد هذا يدخل في التوكيف لأن رجل نفهم منه أنها واحد وأرفع أرفع احتماله أن يكون أكثر من ذلك بأن أقوله واحد جاء الناس أو جاء الطلاب جميعا جميعا توكيد صح؟ توكيد معنوي لا لفظي يعني ليس بنفس اللفظ يعني من المؤكد فجاء الناس جميعا جميعا فأنت تقوله جميعا لترفع احتمال أنهم قد جاء أغلبهم أكثرهم فكذلك جاء رجل واحد ربما تصلح هنا في نفس الأمر يا مولانا لسه هكذا مولانا تشعرني أن أنا فعلت بك شيئا فعلت الحمدية لسه أنا طيب نعم. ثانيا الإتباع بالتوكيد أما إتباعه بالتوكيد فلأغراض منها التقرير كقولك جاء زيد زيد تريد بذلك أن تقرر أن الذي جاء هو زيد وليس رسوله يعني مثلاً فأنت تؤكد ليس جوابه ليس خطابه فأنت تؤكد هنا بتكرير المسند إليه ومنها رفع احتمال المجاز فقولك جاء الأمير نفسه فإنك إذا قلت جاء الأمير ربما توهم, بعض ربما توهم بعضهم أن الذي جاء هو سفيره أو بعض خدمه فإذا قلت نفسه ففعت هذا الاحتمال ثالثا وننتوقف نتوقف أن نكمل إلى المغرب إلى أذان يؤذل؟ طيب نتوقف لما هذا نتوضع ونصل للمغرب ونبدأ في مجلس الشعر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكر إِذْ مَا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبين